من مجالسنا التي نفسر فيها ونتذوق فيها م ع ل ق ة لبيد بن ر ب ي ع ة رضي الله عنه وهي ا ل م ع ل ق ة ا ل ث ا م ن ة في برنامجنا هذا وكما فإننا نخلص المجلس الأول وربما طال لأجل ذلك نخلص المجلس الأول للكلام على الشاعر وشعره ذلك للكلام المجلس منا المجلس مدخل اعتدنا فإننا طال الشاعر على نخلص نخلص فهذا لأجل لا, نبالغ في لا نفتح ب ا ل غ ي ذلك ل ن ف في ذلك بابا كبيرا نقول إ ن ن ا لابد أ ن نفسر الشعر من خلال ا ل ح ق ب ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة التي عاش فيها هذا الشاعر من خلال هذه ا ل م ر ح ل ة ومن خلال ا ل أ ع ر ا ف و ا ل ل ا ا ل أ م ر ليس كذلك ل أ ن ن ا في الاصل أ ص ل ندور مع ل ن نحن في ا أ ص ل ندور مع النص ولكن, ولكن هناك أ م و ر لابد أ ن نتناولها عن الشاعر وعن شعره تعد مدخلا إ ل ى هذا الشاعر و إ ل ى شعره أ و إ ل ى ا ل م ا د ة ا ل ش ع ر ي ة بخصوصها التي ندرسها فهناك فإن خلاله وشعره مكانته به نتناول من خلاله وشعره. حين نتكلم على لبيد بن ربيعة من عام الشاعر الشعرية ما مدخل لبيد على أليق وأولى ربيعة نأتي حيث نص ا ن أ ل يذكره ق وأولى ما نأتي ما في به ه ا الموضع نصان نص ي ذ فحل الشعراء وقاضيهم ا ل ن ا ب غ ة الذبياني ونص يذكر ه فيه نفسه لبيد بن ر ب ي ع ة نفسه يذكر نفسه وذلك هو الطريف في هذا ا ل أ م ر لكن قبل ذلك أ ق و ل هو لبيد بن ر ب ي ع ة لبيد بن ربيعه ة بن مالك ا بن جعفر ا بن كلاب ا بن ر ب ي ع ة ا بن عامر وكنيته أبو عقيل, كنيته ابو عقيل كان هذا الرجل فارسا شجاعا وقد اسلم وطال عمره في الاسلام, أسلم وطال عمره في الإسلام وهذا مما ميزه في التاريخ وفي الشعر ل أ ن ه يقال إ ن ه لم يقل بيتا واحدا في ا ل إ س ل ا م لم يقل شعرا قط في ا ل إ س ل ا م الا بيتا واحدا هو قوله أ ل ا كل شيء ما خلا ل ل ه باطل وكل نعيم لا م ح ا ل ة ز ا ئ ل قيل إ ن ه لم يقل ويقول قيله, أقول قيلة قيل إ ن ه لم يقل في ا ل إ س ل ا م شعرا إ ل ا هذا البيت و أ و ر د انه ب سلام أ ن قد أ ر س ل إ ل ي ه قد أرسل إليه قد أرسل عمر و أ ن ش د ن ي ما معك من شعر وماذا أ ح د ث ت من شعر في ا ل إ س ل ا م وكذا فكتب إ ل ي ه ب س و ر ة ا ل ب ق ر ة وقال أ ع ط ا ن ي الله تعالى س و ر ة ا ل ب ق ر ة مكان الشعر فزاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما جعله له من المال والعطاء أقول وأسلم أيضا وأربعين يقال وطال طويلا طويلا وهو طويلا وخمسة الإسلام الجاهلية المعمرين كان كما فارثا شجاعا وأسلم وطال عمره في عاش فيه طويلا كما عاش في طويلا أيضا وهو من عمر عمرا يقال إنه عاش مائة وخمسة وأربعين عاما من إنه في فيه عمره عمر في يقال هذا يقال إ ن ه عاش م ا ئ ة و خ م س ة واربعين عاما وكان في ا ل ج ا ه ل ي ة خير شاعر لقومه كان يذكرهم ويمدحهم ويرثيهم ويذكر خ ر و ب ه م و أ ي ا م ه م وفرسانهم يعني أ ن ه كان بارا بقبيلته وهذه ص ف ة م و ج و د ة في أ ك ث ر شعراء ا ل ج ا ه ل ي ة أ و في الجميع إ ل ا ا ل ن ذ ر ة لكن ذكرها للابيض من خلال ابن سلام لأن ابن سلام ل ابن ا هو ذكر ي قريب الذي نص على قريب من النص على ذ ت ه ذكر ابن سلام لهذا يدل على أ ن ا ل أ م ر عنده فيه م فيه زياده د فيه ي ز ة يدل على على مزيد د على ع ن وكان كذلك هذا الشاعر معروفا بالجود بالجود كان يبذل الموائد في ا ل أ ز م ا ت حتى أ ن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة رضي الله عنه الصحابي حينما هبت هذه الريح أ ز م ا ا ن وهبت هذه ل في هذه ا ل أ ز م ا ن قال اعين ابا أ عقيل على مروءته كان قد نذر في الجاهلية أنه كلما الجاهلية الصبا الناس وظل على هذا النذر في الإسلام نذر أنه قد ريح في في وظل على هبت أطعم فكان كثيراً كثيراً يطعم يطعم كثير و ك ا ن ر ب م ا أصابته ا ل ح ان ج ة وهو على هذا على ل ا ذ ر ف ص اتكلم ح المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أعين أبا عقيل على م رضي أعين ر بن شعب عنه ه وقبل أن أ ت عن طبقته ا ل ش ع ر ي ة وكلام النقاد في مرتبته انقطع الصوص نعم اقول وقبل أ ن أ ت ك ل م عن طبقته ا ل ش ع ر ي ة وكلام النقاد في مرتبته احب أ و ل ا أ ن أ ت ن ا و ل نصين كما قلت هما ا ل أ و ل ى في نظري بالتناول قبل غيرهما هما الأولى بالتناول قبل غيرهما أ م ا ا ل أ و ل ف ل أ ن ه حكم شاعر مثله ا ل أ و ل هو حكم شاعر مثله شاعر فحش هو ا ل ن ا ب غ ة ا ل ض ب ي ا ن ي و أ م ا ا ل آ خ ر ف ل أ ن ه يعكس رؤيته لنفسه من خلال م نص خلال خلال ماذا؟ من ن نشعر فيه ب ا ل إ ن ص ا ف هذا هو هناك حكم سؤال لبيد عن الشعراء حكم سئل لبيض ف أ ط ل ق حكما وذكر فيه نفسه و س ن أ ت ي إ ل ى هذا النص أ م ا النص ا ل أ و ل فالشاعر هو النابغه ة حادثة الضبياني في م ش و ر ر ة س أ ذ ك ه ا إن شاء ا ل ل تعالى في كلامي ه في ب ع د ه ي ن ا ل ن ص ي ن قال ه وكان فتى صغيرا وكان ذلك هناك عند النعمان بن المنذر نظر إ ل ي ه ا ل ن ا ب غ ة الظبياني وقال له أ ن ش د ن ي وكذا وكذا فقال له إ ن عينيك عين شاعر ر أ ى ا ل ش ا ع ر ي ة في عينيه وهذا شيء غريب كيف يرى ا ل ن ا ب غ ة الظبياني وجود الشاعرية في عيني لبيد الشاعرية عيني ربيعة في بن ربيع ما معنى ذلك نستطيع أ ن نقول على أ ق ل تقدير على أقل تقدير إ ن الشاعر لا تبدو فيه ا ل ب ل ا د ة إ ن الشاعر تنطق عينه قبل لسانه هذا هو الشاعر فيه ن ب ا ه ة عيناك ك عين ش ع ر ي ف ع ي ن ك عين شاعر أ ر ى الشاعريه في عينيك هكذا ر أ ى النابغه ة ل أ ن كان قاضيا بين الشعراء وبالقطع كان ا ل ن ا ب غ ة ق ا د ر على أ ن ينظر في وجه أ ح د ويقول هذا بليد أو ه ذ الشعر شاعر صعب صعب في تفسيره لا يقول ان من الشرط أ ن يكون صعبا في إ ن ش ا ئ ه في ي ن ه في قوله ليس شرطا هذا كما يقول البعض لا هناك من يرتجلون ولكن أقول إن الشعر, الشعر صعب في ص ن ع ة خروجه و إ ن كانت ف ط ر ي ة صعب في تفسيره ولذلك اختلفت فيه ا ل أ م م والعرب بعضهم قال لم نجد ت ع ل ي ل ا إ ل ا أ ن يكون الجن جن لماذا؟ حتى لو كان ذلك منهم توسعا و ت ض ر ف ا وتفكها لكن وصل بهم الحال إ ل ى أ ن يوازوه ب أ ع م ا ل الجن من أ ي ن ي أ ت ي الشعر بهذا الكلام من أين يتيش اين ع الشاعر؟ ر بهذا أ ح ا اتى أ ن تقول في تسمع ت أقول هذا أقول من أنا أحيانا أين أ هذا ب هذا الكلام من المريخ من كوكب آخر يعني؟ يعني اخر ل ل ليش؟ ك ا هذا م ل تتخيل أن الكلام قد انتهى خلص خلاص فيأتي بكلام تقول ل ا انتهى ا ص أنت أن فيأتي من م قد يعني خ جيب الكلام ده يعني كيف اخترعه؟ كيف أتى به؟ كيف ركبه بهذا الشكل؟ اخترعه؟ بهذا أتى به؟ م ا هذه الجمل تشعر ب ن ش و ة تشعر بسكر تشعر بتفكك في أ و ص ا ل ك من الكلام أمرا أين وإن لكن كان أتى تفسير ليس تفسيره ليس سهلاً. حتى وإن سهل على بعض الشعر. لكن كيفيته كيف كيف حتى على بهذا صعب صعب بعض سهلا سهلا سهل هذا هو لا الشعر فعلا الشعر الشعر خرج فالشاعر لا بد له, له م ي ز ة ولا بد أ ن ه نبيه هذا الذي يوائم بين شعوره وبين, وبين بالاخص أ خ ل والشعور وبين اللفظ والأداء ل م ع ن وبين ى ا ب أ إ ذ ا ت و ا ز الشعور و الشعور أ د ا إذا تواز ا ء ل واللفظ إذا تواز المعنى واللفظ لأن هناك من الشعراء المتأخير الكالمتنبي لأن من مثلا المتنبي يوصف بانه أ ن ه ق ئ د عسكر كما وصفه الشريف المرتضى وصفه ووصف ب أ قائد عسكر ومن أ ج م ل ا ل أ و ص ا ف التي وصف بها المتنبي ما وصفه بها ابن ا ل أ ث ي ر حينما قارن بينه وبين ابي تمام, قال أبو تمام كالقاضي كالفقيه كل شيء في مكانه طبعا هذا معنى كلامه ليس بنص كلامه لكن قريب من نصه أيضا أتذكره الورع طبعا هذا أيضا جيدا ليس لأنني قريب يضع شيء في نصه معنى من بنص قال ان أ ب ا تمام, تمام كالفقيه ك الورع ف ق ي ه ا ل كالقاضي ي ح ت ا ط يتورع كالقاضي العادل, كالفقيه العادل يضع كل شيء في مكانه ترى كلامه موزونا ترى كل ك ل م ة ص ح ي ح ة تراها هكذا منمقه مضبوطه متعوبا عليها أ م ا المتنبي ف ك ا ل ط ا غ ي ة أ و كالشجاع يهجم لا, لا يبالي كيف كان ولذلك مما, مما, كثرت, به على المتنبي أو مما, كثرت, مما كثرت به م ؤ خ ذ ة المتنبي أ ن ه ي أ ت ي ب أ و ز ا ن و ي أ ت ي ل ت ص ا ر ي ف ل ل ك ل م ة ليست م و ج و د ة عند العرب يعني يأخذونها عليه يقولون هذه ليست فصيحة لم يأتي العرب ما الذي العرب دفعه هذه ذلك؟ بها ما لم إلى هذا كلامي أ ن ا ا ل آ ن في نظري ما الذي دفعه إ ل ى ذلك المتنبي مهما كان من ه م ا ا ك من تمكنه و أ ن ه كان كوفيا و أ ن ه كان طالب علم قوي وقد يقال فيه, قد يقال فيه انه يعني له م ع ر ف ة النحاه وكذا لكن المتنبي في النهايه ة سنة متأخر المتنبي ولد سنة 303 من ا ولد ل ج ر متاخر أ خ ر ج د عباسي م ت أ جدا في عصر عباسين متأخر. ليس عباسين فقط العباتين ليس عباتين عصر متأخر وقوته م نعم ت أ خ ر أيضا يعني في نواس كان ا نصف أبو ل ر ن الثاني هذا ل أول القرن الرابع د في يعني عصر م خ ر و و ق ت ا ل ش ع و ر ي ة لم ت و ا ز ه القدره ة المعنوية القدرة اللفظية يعني و ق ت المعنويه ش ع و ر ي ة ا ل ة لم ت و ا ز القدرة اللفظية فحينما ي أ ت ي ه المعنى ويهيج في صدره المعنى ويريد أ ن يخرجه لا ينتظر لا, يتأنى كما يفعل أبو تمام لا يصبر ت تمام أ أبو ن كما لا يفعل ي ستنطفئ هذه النار فماذا يفعل يهجم كيفما استفق فيقع في ا ل أ خ ط ا ء اللغويه ة ذ هذا؟ ا الأخطاء هو فهمتم يقع في الأخطاء فهمتم هذا؟ قريب منه الشاعر الذي يهجم عليه نفس الشعور ولكن عنده ملكه ة لغوية ذ ا ا موجود عند لغويه ج الجاهلين ا ه هذه ل ل ل ي ميزة ن ة عندهم هي لغتهم أصلاً. فترى أتخيل هنا عيني الشاعر أنه يلتقط المعنى هنا أنه هي لغتهم أتخيل يلتقط أصلا فترى ع م ل ب لسانه فورا سواء بعد ذلك نقحه أ و لم ينقحه لكن هو يستطيع أ ن يلتقط المعنى عيناه فيها ذكاء ولذلك لما قال ان عينيك عينا شاعر, إن عينيك إن عينيك عين شاعر هذا الكلام كان كان لشيء هو يراه في عينيه فعلا يقول عينك عين شاعر إذن هناك ا عين إذن خطة ل شاعر و هناك ذكاء يرى في عين الشاعر、ها. وفي نفس هذا ه ل ح الموقف د ث ة في نفس هذا ا لما خرج طلب منه من ه عند النعمان بن المنذر طلب م ن ه أن ينشده بعض الشعر ر أشعر أشعر أشعر أشعر أشعر ربيعة صغير جعله الناس قال له الناس الناس لبيد هذا وهو صغير. وهو أنت أنت أنت أنت فنان كذا بني من بن في في ص غ نعم ا ل ن ا ب غ ة أ ك ب ر منه وهذه ش ه ا د ة من فحل الشعراء النابغه ة القاضي بين الشعراء ا بين ب ن ت و القاضي حينما ن ت ك م على الشعر ل ا و بين الشعراء و ا ل ذ يحضر ي ك م وفن الشعر ي ح معنى ا ل ن ا ب غ ة أ ك ث ر من امرئ ا ل ق ي ص لماذا امرئ ا ل ق ي ص كشاعر مطبوع كان لا يبالي يعني هو, هو لم يكن ممن يجلسون للشعر وكان ملكا وكان يقول الشعر م ل ك ة من عنده لم ينشغل بالشعر من حيث كونه شعرا خالص نهائيا لم يكن يتكلم في الشعر يكن في ولكن بلغت مادته ماده ت شعره من قوتها ان صارت مصدرا ومقياسا ومعيارا للشعراء من بعده ه هو لكن ن ف س لا يمكنك أ ن تتحدث عنه في الشعر كما تتحدث عن ا ل ن ب غ ة الزبياني ا ل ن ب غ ة رجل حاضر في الشعر من حيث كونه شعرا يعني يجلس في عقار ويلقي عليه يعني ثقافي الذي شيء عقاب الشعراء وأشعارهم شعر هناك نشاط هناك نشاط هناك تنتبهون إلى هذا أقول. ها هناك هناك, شيء قائم. هناك نشاط إلى أقول سوق وكذا قائم قائم قائم هذا هذا هو أ م ا أ م ر القيس لم يكن كذلك الأمر عنده ليس كذلك مطلقا يكن عنده فهذا هو النص ا ل أ و ل حكم ا ل ن ا ب غ ة ل لبيد وكان ذلك وهو صغير أ م ا النص الثاني فهو نص لبيد نفسه نص لبيد نفسه أثند ابن سلام في طبقاته أن لبيدا مر بالكوفة في بني نهد من يسأله من أشعر الناس لبيد سلام لبيدا بالكوفة فأرسل يسأله طبقاته في في وراءه أشعر مر من أ ش ع ر الناس ها؟ فقال الملك الضليل فلما ق ا ا ل ل ك ل ل ل ض ي يعني م رجع ة القيس فلما ر إ ل ى قومه و أ خ ب ر ه م أ ر س ل و ه وراءه م ر ة أ خ ر ى ي س أ ل ه ثم من فقال الغلام القتيل يريد ط ر ف ة ابن العبد يريد طرفة ابن العبد ابن نعم وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى ابن, ابن العشرين فقال له ثم من طبعا هو ابن العشرين أيضا هو ي قال في طرف كذلك ابن العشرين فقال له ثم من؟ قال الشيخ ب ن ا ع ر ن من؟ فقال قال ا له ل ثم ش ي أ ب و عقيل يعني نفسه إ ذ ن هو جعل نفسه ثالثا بعد هذين وسواء وافقت على هذا أو و لم ت او ف فالنقاد ق ق يعني بطبيعة كانت لكن الحال لهم كلمة أخرى أ لم توافق هذه ا ل ك ل م ة تكشف لك عن علو طبقته وتكشف لك في نفس الوقت عن م ك ا ن ة ط ر ف ة ابن العبد تكشف لك ك عن م الذي ن ة طرفة ا أ خ ر ه ابن سلام إ ل ى ا ل ط ب ق ة ا ل ر ا ب ع ة لمجرد أ ن شعره الذي ب أ ي د ي ن ا قليل مع أ ن ابن سلام نفسه نبه ف س ه ن على أ ن شعره قليل ل أ ن ه ذاهب لا ل أ ن ه كان قليلا ً ونبه على أ ن ه هو و عبيد ا بن الابرص أ ب ر ه ذ ا ن نبه أن سلام على طبقاته في ط ف وعلى لم ي ك ت س ب هذه ا ل م ك ا ن ة من مجرد ا ل أ ش ع ا ر التي ب أ ي د ي ن ا لهما وهذا من تصرفات ابن سلام التي لا زلت أ ب ح ث لها عن تفسير أ خ ر ه في الطبقة الرابعة وقال ومكانه ق ا ل و مع ا ل أ و ا ئ ل يعني هكذا قال قال ومكانه مع ا ل أ و ا ئ ل ولكن و ل ك ن ل ق ل ة شعره ب أ ي د ي ن ا أ خ ر ت ه إ ل ى هذه الطبقه ة طيب ابن سلام ن س ف في لطرفه فقط يعني لو كان الشعر الذي هو الذي بين أيدينا فقط عبيد مقدمة ما معناه لم المكانة ومثله قال استحق الكتاب كان الشعر ابن لو الأبرز هو هذه لو كان الذي أيدينا فقط ولو كان ولو بين فقط هذا الغثاء الذي, يحمل عليهما هذا الذي يوضع ح م عليهما ل الذي ي هذا عليهما لما ك ا ن ل استحق هذه المكانه المكان ولكن شعرهما كثير ذاهب يعني طرف وعبيد شعرهما كثير جعلهما يكتسبان المكانة هذه المكان ولكنه وعبيد يعني كثير طرف ذاهب طيب لو كان ا ل أ م ر كذلك ضعه في مكانه وقل شعره ذاهب لا ب أ س من هذا امر القيس نفسه شعره قليل أ ص ل ا هل قراطموه شعرهم تعلمون أن القيس معدود في المقلين لعلكم في العمدة ابن القيس معدود في المقلين في المقلين الذين شعرهم قليل معدود معدود مرأة امرو أن ابن رشيخ في في في في لا يعني في ذ انه ت ه لا أ كثير ذاهب لا هم شعرهم أ ص ل ا قليل في ذاته وهذا مما اثني به ا على امرئ القيس ان شعره على قلته يعد مرجعا للشعراء وكلهم ي أ خ ذ و ن منه مع منصر ما معناه مزيد صدم شعره فعلا شعره شعره أن أن بن يكون رشيق وهذا له في الحقيقة قليل فعلا شعره قليل منصر بن قليل قال ومع ذلك يتبعه الشعراء بهذا الشكل أذكر أن هذه يكاد يكاد شاعر تقريبا العبارة شاعر شعره جملته يسلم من يسلم من مع المصحح منه قال لا يكاد يسلم شاعر من حبائله تقريبا هذه هي العبارة التي قالها لا يكاد يسلم شاعر من حبائله مع أن شعره قليل المصحح منه قليل هي والاغرب ي عليه كثير و ض ع لكن م و و ث ق ل الذي يكون له قليل ل ص ح ح ي يكون جدا ا و نعم أ منه أه ا ل أ غ ر ب منهم ما فعلها ابن س ل مع م أ و س بن حجر أوس بن ح جعله ر ج في الطبقه ة الثانية ل ج ع في ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ن ي ة ولما أ ت ى عليه قال ومكانه مع ا ل ط ب ق ة ا ل أ و ل ى ولكن لما التزمت ل م او التزمت أ تعاهدت أ ن تكون ا ل ط ب ق ة فيها أ ر ب ع ة شعراء فقط أ خ ر ت ه في ا ل ث ا ن ي ة غريب جدا هذا أ ي ض ا لازال يحتاج إ ل ى تفسير يعني أخرته في الثانية جعلته معدوداً في, الطبقة في الثانية مع كونه ينبغي أن يكون في الأولى. وعلى انتبه يعني كلامه كله يسير في اتجاه أن هذه منازل يعني درجات يعني الأولى أعلى والثانية يكون في جعلته معدودا مع وعلى أعلى والربعة عادة كونه أن انتبهه أن منازل أنزل أنزل أنزل ومكانه أن لكن أخرته الأولى الأولى الأولى شرط درجات طرف اتجاه حتى كلامه كله هذه وهكذا كلامه كله فقال الطبقة والثالثة لما جاء عادة طرف قال ومكانه أن يكون في الأولى لكن لما كان شعره الذي بين ايدينا قليلا وزهير هؤلاء هم اعلى أوس ب نفس ش ه ر ة حتى م ن رشيق يقول يقول وليس لاحد بعد امرئ القيس امر ما للنابغه والزهير و ا ل أ ع ش ا ب من المكانه ل ا في ا ل ع م د ن ع م ف ه و ن ولكن معهم لما اقول كنت أو كنت ملتزما متعهدا أربعة شعراء أو أربعة ف ط طبقة فقط فقط في ف أيضا مما فقط أعرج على هذه الأشياء للإشارة يعني فقط ليس كل أكثر على للإشارة ق أخرت أعرج أ هذا هذه مما نعم فأقول هنا ط ر ف ة ابن العبد تعرف مكانه من هذا النص هذا النص يكشف لنا مكانته وكذلك مكانت لأنه فعل وذكر نفسه وكذلك ماذا وذكر النص لنا ومكانة مكانة القيس ردنا الثالثة فعل يكشف مريء طرفة في、التالثة. طبقة الثالثة ولم يقدم نفسه فالظاهر الموضوعيه ة اما ل و و ض ع نعم ي ة م أ مكانته عند النقاد فابن سلام قد جعله في ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة من طبقات الشعراء هذه مرتبة عالية. جعله الهدلي وهؤلاء ذؤيب مرتبة مع والشماخ كلهم الضرار وأبي ابن عالية النادغة الجعدي فحول دون شك هؤلاء فحول دون شك بل من كبار الفحول أ ي ض ا طبعا هذا على الاصطلاح السائد. وأن معناها الكبار、والمشهورون. انتبهوا كبير على معناها شاعر هذا يعني شاعر、كبير. يعني شاعر هذا السائد الفحول والمشهورون هذا حينما هذا هذا مغمورا ليس مغمورا ليس نكرة في الناس لا هذا إلى نقول فحل ليس ليس ليس فحل نحن وأن نكرة في هذا هو المعنى السائد وعلى هذا نستطيع أ ن نتكلم على الشعراء الذين أ ت و ا في كتاب طبقه ا الشعراء ابن سلام ت كما أو و معروف ط ب ق الشعراء ت ف ح و ا ل أقول ه ذ ابن لأننا سنجد كلاما آخر للأصمعي سنجد ا ك آخر في في ت ه لعله لعله فحولة والأصمعي أول الشعراء م ا س ت ع م ل مصطلح ا ل ل ف ح وسأله عنه تلميذه أبو حاتم السجستاني أبو قال ما معنى الفحل قال الذي له م ز ي ة ك م ز ي ة الفحل على الحقاق يعني كما ترى الجمل الفحل هكذا يقود القطيع ي ق و ل هذا السرب أ و هذا القطيع من ا ل إ ب ل فكذلك الشاعر الفحل له هذه ا ل م ك ا ن ة العاليه ة ل مزية يعني ليس أ ن ه جمل قوي فقط ا ل ق و ة تتفاوت لا له م ا د ي ة وتشبيهه بالفحل ك أ ن ه يثبت له قياده ة تلاحظ ذ هكذا في الأمر ها تشعر بشيء هكذا وعلى هذا ا قيادة الأمر الأصمعي كأنه لكلمة نوع له يجعل بشيء في بشيء تشعر تشعر وعلى فمصطلح فحل مصطلح, أخص وشديد جداً مصطلح خاص وشديد جدا لانه لم يجعل لبيدا فحلا ولم يجعل عمرو بن كلثوم فحلا ولم يجعل ع ن ت ر ة فحلا ولم يجعل الاعشى أ ع ش تخيلوا ل ا أ فحلا كعب ا بن زهير ل م يجعله فحلا زهير طبعا فحل امرؤ القيس فحل ا ل ن ا ب غ ة فحل ها كعب ا بن زهير ليس فحلا حسان ن بن ثابت فحل فاخرج شعراء هم مذكرون في طبقات فحول في مذكرون الشعراء هم في فحول الشعراء عند ابن سلام هم شعراء كبار لكن عنده لم ي ك و ن كذلك ولكن لما تنظر في هذا ا ل أ م ر على الخصوص في أ م ر ا ل أ ع ش ى الذي هو في ا ل ط ب ق ة ا ل أ و ل ى كما ذكره ك م ابن ذكره ا سلام وكما قال ابن رشيق ليس لأحد بعد القيسي مال بعد امرئ النابغة والأعشاء النفوس وزهير في ه ذ الاعشاب في كتابه ا ع م د ل أ ى على ل أ خ اذا نظرت إ ل ى شعره استطعت أ ن تجد نوع تفسير ل ق ض ي ة عدم الفحوله ة للعلة أو الأصمعي و التي لم ل يثبت ت ف ح بها وبالنظر نفسه له الأصمعي ماذية للفحولة تكون كذلك إلى تفسير الأصمعي نفسه للفحولة، أن تفسير الاعشى شعره كثير جدا من أكثر شعراء ا ل ج ا ه ل ي ة شعرا أ ولكن ربما كان أكثرهم شعره كثير كان و مع ذلك ينص أ ب و عمرو بن العلاء على أ ن ه على ك ث ر ة شعره وعلى ما يقوله في كل دروب الشعر ليس له بيت يتميز به ه له شعر يطير به يكون هو قدوة فيه ليس يطير يكون شعر هكذا قدوة و د ح انظر هنا إ ذ اذا ضممنا كلمة أو إ رقبنا ك ل م ة أ ب ي عمرو بن العلاء في ظل تفسير ا ل أ ص ن ع ي ل ل ف ح و ل ة استطعنا ربما أ ن ندرك ما الذي يريده ا ل أ ص ن ع ي من ا ل ف ح و ل ة ل أ ن ه كلام هذا ه في ا ل ح ق ي ق ة لغز لا زال إ ل ى ا ل آ ن يعني كيف كيف هؤلاء ليسوا فحولات استطعنا أ ن نفهم ماذا يريد ا ل أ ص م ع ي ا ل أ ص م ع ي يريد تميزا قويا يجعله قائدا يريد تميزا ق وهذا ي ي ا ج ع ل قائدا كأنه ك ل ك و ه ذ أ م ر أخص من مجرد الفحول يعني اخص ل ل العامة ف ح و يعني أ من مجرد ا ل ق و ة العامه ة في الشعر لاحظون ذ ا ليس فقط قوياً في ق ق ط و الشعر في ا بحيث يقابله يكون الذي يقابله هو الشعر المغمور والعادي هو المغمور الشعر لا لا أ ر ي د شعرا قويا الفحل هذا شيء أ خ ص من القوي هو منتخب من القوي هذا ق ي ا د ة ليس كل الاقوياء أ ق و ي ء ا ا د ة ليس كل ل أ ق قاده ة فمعنى في الأصمعي نعم الأصمعي عن حين كتابه سئل نبيل أخص لم يجعل لبيدا فحلا وانما قال بالنص هكذا ليس بفحل وهذا يعد ر أ ي ا سلبيا نوعا إنما ي ق ا ل ذلك في معرض ايضا ل ح د ث عن الشعر هذا رأي سلبي وقال سلبي رأي أ ي شعر لبيد ك أ ن ه طيلسان طبري يعني يريد أ ن ه جيد الصنعه جيد ا ل ص ن و السبك و الحبك لكن ليست له ح ل ا و ة هناك فرق يعني شعر قوي النسج التركيب قوي شعر النسج متماسك العلاقات بين ت ر ك ي ب ه ق و ي ة جدا من حيث ا لان ن ومن ح حيث و ل ط ق والألفاظ لكن ليست ل هذا حلاوة لا إلى ليس المعلقة طبعا انتبهوا إلى شيء ليس معناه وأنت تستمتع تقرأه تكون أن شيء ك ل ك ل ل م من عموم ع شعره ق ة أخص الكلام م منتخبة من عموم شعره ومجمع ع شعره عليها ل لأن ل ق ة هذا ا ليس معناه أ ن شعره ه ك ل كذلك أ ذ ك ر ك م أ ن ن ا في أول م اول بدأنا في المعلقات نبهتكم أ المعلقات في في مجلس ح ا ض ر ة في أول م على الإطلاق نبهتكم على الفرق بين الشعر وبين الشعراء بين المعلقات وبين أ ص ح ا ب المعلقات وقلت لكم التفاوت الذي بين الشعراء شعراء المعلقات اوسع ل ل م ع ق ا ت أ بكثير من التفاوت الذي بين المعلقات نفسها صح تذكرون هذا ففرق يعني ليس معنى أ ن نقول هذا عن لبيد ان تنقل نفس الانطباع إ ل ى ماذا إ ل ى ا ل م ع ل ق ة ا ل م ع ل ق ة م ن ت خ ب ة من شعري ومنتخبات الرجل لا تدل على صبغته ا ل ع ا م ة بل ربما دلت أ ح ي ا ن ا على العكس أ ن ه ا حالات خ ا ص ة انتابته فلا تدل دائما المنتخبات من شعر الرجل لا تدل دائما على صبغته ا ل ع ا م ة ليس دائما نعم أقول ومع هذا فقد نصر نسلام على أن شعره أسهل من ابن نفس、الطبقة. نعم يعني شد شد وربط البناء والتركيب عند الشماخ أعلى منه عند ومع على شعره شعر معه أعلى الشماخ الشماخ أقول أسهل فقد الطبقة هو وربط والتركيب الذي لبيت هذا ذرار في شد هذا الشد والربط للبناء والتراكيب والجمل أ ع ل ى عند الشماخ من, من لبيد لبيد أ ل ي ا بل كان في شعر الشماخ كزازه ة نص على أن كان على شعر الشماخ ف ي كزازة يعني يبس وتقبض. كما ذلك وجفاف ألفاظ السيد محمود شاكر رحمه الله قال سهلا يعني يبس、وتقبض. يعني يبس يعني ليس نعم شعره خشن وتقبض وتقبض محمود قصر رحمه هذه إ ذ ا ما قورنا به شعر لبيد كان شعر لبيد اليا به ل أليا واسهل واكثر ماء أبو عمر بن عمر ابو ل ل ع ا كما ا ء ك في ت ا ل م ش ح أحد أحد أحب للمرزباني يقول يقول ما ما إلي عمرو ر ا ن لبيت ل ذ ك ه الله عز ج ل ولي إسلامه الكلام شوف شوف أ ح بن إلي شعرا أبو عمر أبو ب العلاء الذي يرفع ا ل أ خ ط ل على كل الشعراء الذي يقول في الأخطل النصراني يقول في ه ف ا الكلام دقيق جدا يفرق بين ا ل م ح ب ة النفسيه والنقد والمحبه الفنيه شيء اخر تماما يقول في ا ل أ خ ط ل لو أ د ر ك من ا ل ج ا ه ل ي ة يوما واحدا ما قدمت عليه أ ح د احدا وأراد الأصمعي أن يبين مكانته عند أبي عمر بن العلاء فقال ألقيت أنشدت أبي أ عمر شعرا مرة أنشدت شعرا مرة مع أبي عمر شعر يقدر مكانته العلاء فقال العلاء فقال هذا شعر لا عند مع عليه يبين بن بن من ل ل ولا الأخطر يعني شوف طبعاً ما هو هذا الشعر لا إ س ا طبعا ما هذا م ي ي يعني ن نعرف شوف هو لكن هو يقول شوف م ك ا ن ه هو أ ر ا د أن يظهر م ك ابا ن عند الأخطل أ ي عمر ل ع ل فقال ا ء أنشدت أبي ع م ر مرة شعرا فقال هذا لا يقدر عليه أ ح د من ا ل إ س ل ا م ي ي ن ولا الاخطل أ خ ط ل يعني حتى لو ل أ سبحان الانصار ب إ ذ ن ا ل د و ل ة طبعا、يعني. نعم وليس هكذا من نفسه والا إ ل كان و كان من سيرته أ ن ه مات مقتولا لكنه فعل ذلك ب إ ذ ن الدوله ة نعم في ذ ه المهم بن العلاء يرفعه ها الفتن العلاء الشعراء على كل فعبو عمر بن ولغته في الكلام عليه ل غ ة ف ن ي ة ومع ذلك حينما تكلم ج د و ن هذا في ت ا ا ب و على م حينما تكلم ر ز ب ا ن ي ل ع أ ب ي عمرو بن علاء قال بالنص أحب إلي شعراً من لبيض ربيع لذكره الله عز وجل و ل إ س ل ا م ه ولذكر الدين والخير هذا نفس كلام أبي عمر ولذكر كلام الدين والخير نفس ولكن عمر أبي شعره رحى بذر يعني شعره يعني قوي ناشف جاف يابس يعني قوي كما قال ا ل س ا ن ط ب ر ي الطيرلسان ا ل ط ب ف ي ه حلاوة كحجر الرحى و ا ل ب ذ ر هو البقل أو الحبوب ب ق ل أو ا التي تطحن وتعصف شعره مضخرة يعني قوي جدا حجاره ها لكن انظر انظر هنا, هنا يقول ماذا أ ح ب إ ل ي شعرا من لبيد ابن ربيعة لذكره الله عز وجل, أو لذكره الله نعم لذكر الله عز وجل ولاسلامه ولذكره الدين و ا ل آ خ ر ة شوف ي ح ب ه لكن نقده ا وفنيا يفضل ا ل أ خ ط ل إ ذ ا أ ن ت لا يعيبك أ ن تكون متخصصا فنيا و ونفسيا تميل إ ل ى شعر أ ح د ل أ ن ه يتكلم في ا ل أ خ ل ا ق أ و الدين أ و كذا أ و كذا لكن عند حكمك عند حكمك الفني شيء آخر نحن اخر ل آ ن ن ل المشكلة لا الآن ط بين هذين يفهمه ي هذه、المشكلة. هذا هو ما ك ث من الطلاب خاصة ا ل ذ يجعلون ن يطلبون العلم يخلطون بين الشرعية ي العلم الأمر من كان يحمل أحفن م ع احسن ن ي أ معاني يعني تشفي نفسه وترضيه وتسره يجعلونه أشعر اشعر ل الشعراء ي شيء آخر قد يقول في ة آخر قد لا معنى من رؤوس النقاد والرواه والاتقياء والقراء يقول أحب شعر ليس لا ي س ل يوجد شعر أ ح ب إ ل ي ه من شعر لبيد لذكره الله عز وجل و ل إ س ل ا م ه ولذكره الدين والاخره و ل لكن ش ع ر كذا وكذا وفنيا ك ذ ا و يفضل شعر ا ل أ خ ط ر فشيء اخر ل ل تعالى والدين ل ه ا و أ ل ا ق في ش ع ه هذا ليس ظاهرا في معلقة إنما أتكلم عن شعره تنتظره فيه هكذا فيه هو ظاهرا ظاهرا لكن ليس معلقة أتكلم لكن لا تنتظره يعني أن يبرز في معلقة المعلقة لكن ليس ليس, هو ظاهرا يعني. ليس ظاهرا في المعلقة、نعم. بالنسبة للمعاني إنما عن يعني أن بيتين نعم طبعا بعموم يبرز بيت إشارة إشارة في في في في في أو التي يقول فيها لبيد القصيده ت ي ي و ل ا ل ابن ربيعة له ق ص ي ر ة تبدا من عشره ابيات الى تسعه عشر هذه ق ص ي د ة م ت و س ط ة من أ و ل عشرين بيت ق ص ي د ة ط و ي ل ة نعم فله هذه ا ل ق ص ي د ة تقع في عشرين بيتا في ديوانه الذي حققه ا ل أ س ت ا ذ إ ح س ا ن عباس رحمه الله نعم هي ع ي ن ي ة ق ص ي د ة ع ي ن ي ة يقول في أ و ل ه ا بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع وقد كنت في أ ك ن ا ف ي جار م ض ن ة ففارقني جار ب أ ر ب د نافع نعم وهي م ل ي ئ ة ب ا ل ح ك م ة وذكر الموت يقول فيها وما المال و ا ل أ ه ل و ن إ ل ا وديعه ولا بد يوما أ ن ترد الودائع ويقول فيها أ ي ض ا فلا ت ب ع د ا إ ن ا ل م ن ي ة موعد عليك فدان للطلوع وطالع ويقول فيها وهذه ي ي ق و ل ف ا و ه آ خ ر أ ب ي ا ت فيها يقول أ ت ج ز ع مما أ ح د ث الدهر بالفتى و أ ي كريم لم ت ص د ه القوارع لعمرك ما, تدري ماذا أقول؟ لعمرك ما تدري الضوارب بالخطى ولا زاجرات الطير ما الله صانع سلوهن إ ن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أ و متى الغيث واقع هذه أ ب ي ا ت في قصيدة عشرين الله أبيضا من ج م ي ل ة جدا وله أ ب ي ا ت قالها وهو فتى صغير يهجو بها هذه القصة التي قلت لكم يهجو بها الربيع ق قلت ص ة التي بها ا لكم ل يهجو بن زياد وكانت أ م لبيد ي ت ي م ة في حجره وهو عبسي ف أ م لبيد هي ت ا م ر ة بنت زنباع العبسيه ة عبسية أم لبيد و و من بني عامر لكن أم الملك بني لكن لكن لبيد عبسية لكن الربيع أفشد قلب الملك على أفشد على ا ل ع ش ي ر ة على ع ش ي ر ة لبيد ووجدهم لبيد ووجد الملك النعمان بن المنذر قد صد, قد صد عنهم فوجد أ ه ل ه وعشيرته في غم وكذا وكان يبدو انه كان فتى صغيرا وكان يعمل في يعني يرتب حاجاتهم وكذا و أ م ت ع ت ه م فوجدهم في هم وغم ف ق ا ل لهم ما الشان م ا ا ل أ م ر فقالوا لا ش أ ن لك بهذا فقال والله لا أ ر ت ب لكم متاعا ولا كذا حتى أ ع ل م وكذا فقص و ا عليه ما كان وان الملك أفسد أن الربيع عبد الزياد أ ف س د قلب الملك عليهم فصد عنهم وكذا وكذا فقال اجعلوه بيني وبينكم س أ ه ج و ه لكم فقال له لا حتى تسب حتى تصب هذه النبتة اشتم هذه النبتة هذه هذه فقال يا له ك من ن ب هكذا يعني لم يعطوه أ ي ض ا جوابا أ خ ي ر ا و إ ذ ن ق ا ل له غدا ننظر في أ م ر ك فقال لهم أ ح د الحكماء من هذا أ ح د ا ل أ ن ك ي ا ء من ا ل ق ب ي ل ة قال لهم انظروه في الليل انظروه في الليل ف إ ن نام فلا ي أ ت ي منه خير إن وان ت ه وإن سهر ولم ينم فجعلوه في ا ل أ م ر فراقبوه في ذلك فوجدوه في الليل قد رقب على ما أذكر في قراءة لهذه القصة أنا قد رقب يستعد أذكر لتجري يحترق يعبها على لهذه الناقة حتى ما يتكلم أنا وأخذ وأخذ كأنه وكذا في به فجعلوه في الأمر فلما ج ع و ه في ا ل أ ر ف ل م أ ص ب ح و ا حلقوا راسه أ س ه و و ت ر ك له دؤابة جابوا فقط يعني ر أ ب ا ل م وتركوا س على الجلدة و له ما يخرج منه ا يخرج ل ذؤابه ة الضفيرة فقط كما الآن مناطق الصين أو التقاليد في بعض المعابد بعض بعض فقط في في في في شيء ترون من أو ذ ا القبيل ي ف س ر ا ل ن ق ا د ذلك والعلماء يفسرون ذلك بماذا ب أ ن ه نوع من, ال... من استجلاب الشؤم ن الجن مخاطبة وكانه أ ن نوع من ه ل ط ق و س ك أ نوع من الطقوس ن ع م كأنه نوع من م خ ا ط ب ة الجن يستجلبون الجنه التي ت أ ت ي بشرها ؤ م ه ا و ب ش على من سيهجم عليه هذا الشاعر ويقولون يقول يهجو قالوا أتوا حلقوا وتركوا يعمم في في يعني ضفيرة القصة قد البعض الهجاء فعل هذا لبس لباسا له بحلة خاصة يعني حلقوا رأس رأسه تماما بالشفرة له كان كان أن نعم إنهم من هذا هذا هذا هذه رأسه إذا عادة عادة أراد أحدا خاصا خاصة تماما واحدة شعره أحد حتى أ ت و ا له بلباس خاصش بلباس الكهنه ة أو شيء من ذ ا القبيل نعم فدخل عليه على الربيع بن زياد وهو ي أ ك ل مع النعمان بن المنذر فقال له اكل يوم هامتي م ق ز ع ة يا رب هيجا هي خير من دعه نحن بنو أ م البنين ا ل أ ر ب ع ة سيوف حز وجفان م ط ر ع ة نحن خيار عامر بن ص ا ص ع ه الضاربون الهام ة تحت الخيضعه والمطعمون ا ل ج ف ن ة المدعدعه مهلا أ ب ي ت ا ل ل ع ن ة لا ت أ ك ل معه إ ن ا س ت ه من برص ملمعه و إ ن ه يدخل فيها إ ص ب ع ه يدخلها حتى يواري أ ش ج ع ه ك أ ن ه يطلب شيئا ضيعه <تصفيق> أ ل ق ي ت هذه ا ل أ ب ي ا ت م ر ة على أ ح د الشيوخ فقال س ك ت ابيات كذا وقال أ ج م ي ل ة هو أ ر ا د أ ن يلتزم النقد, النقد الشعري و أ ن يكون متزنا فقال أ ب ي ا ت ج م ي ل ة ثم وجدني صامتا هكذا و ك أ ن ه يعلم أ ن ي أ ط ل ب منه المزيد فضحك وهو كان يتماسك أ ص ل ا أكل تحت مهلا أبيت لا تأكل قيل في ا عامر الضاربون الهامة ذلك في قراطه بعض المصادر انه لما قال مهلا ابيت اللعنه لا تاكل معه امسك وقال ما لك يا غلام الملك فقال له إن ان س ت هو م برص ع نسته ي يعني عنده、برص. ملمع يعني تلمع إن ن برص من برص ملمعه فقال ل الملك هذا فقال ي يعني م ا ورد له انه ل ل لي لي م وما ما ك وإسته أ ا و ذ ه له فقال وإنه يدخلها ف ي إصبعه يدخلها حتى يواري أ ش ج ع ه ا ل أ ش ج ع ه و ق ا ع د ة ا ل إ ص ب ع يعني يدخل ع ن ي ي ا ل إ ص ب ع كلها حتى ي أ ت ي على المصف ا ل ق ا ع د ة ا ل إ ص ب ع التي يلتحم من خلالها مع الكف يدخلها حتى يواري أ ش ج ع ه ك أ ن ه يطلب شيئا ضيعه <تصفيق> مستعد النعمان المنذر خبست فقال ا ل ل بن و علي طعامي يا غلام فما رأيتك اليوم يا رأيتك فما فغضب الربيع هنا وقال كلاما فاحشا في امه لبيد, لبيد يعني لا ل داعيا أرى ورد قال في أمه كلاما ورد عليه لبيد في هذا المهم أن الملك أن الموقف أكرم عشيرة ونفهم هنا في ظل هذه الحادثه ة ن ف م كيف كان أو كيف أو بدا شعر لبيد في خ د م ة قومه وكيف ونفهم كلام ابن سلام أ ن ه كان خير رجل لقومه نعم وكان في شعره حكمة كثيرة. كانت في شعره حكمة كثيرة. تعرفون أن الحكمة ليست ليست تأتي مستقلة غالباً دون مناسبة、للكلام. يعني شعره شعره يضع الشاعر في هذا الشعر حكمة حكمة الحكمة مستقلة للكلام الحكمة كثيرة كثيرة غالبة لا هذا الجاهلي في في في ليست تأتي قصيدة لا يضع ق ص ي د ة في الحكمه ة ك ذ ا و إ ن م ا هو يذكرها ب م ن ا س ب ة إ م ا في أ ث ن ا ء ا ل ق ص ي د ة وهذا هو الغالب أ و كما فعل زهير بن أ ب ي س ل م ة حينما أ و ر د ا ل ح ك م ة في آخر الأبواب في اخر ل أ ب ب و ا في آ ا ل ق ص ي د ة وترون كل حكمه ة ف ي ا لها بما تعلق فيها القصيدة كل ي حكمة ف لها تعلق بما في ا ل ق ص ي د ة نعم شعر لبيد بن ر ب ي ع ة ترى فيه هذا التقسيم الرسمي أ و الفني الذي تراه في شعراء هذه المرحله الجاهليه المتاخره ل ح في ا ل لبيد بن ع أ ن ه يوجد فيه نفس التقسيم الفني المعروف الذي نراه في شعر الشعراء هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل ج ا ه ل ي ة المتاخره ة الذي ا ن ر عند زهير بن أبي سلمة والذي نراه عند والذي نراه أيضا عند بن حلزة ونراه عند عنطرى بن نراه النابغة الزبياني نراه بن ونراه وانتبه هنا إلى مسألة وهي أنني زهير أبي والذي والذي أيضا وهي التقسيم الحارث أربط أربط مسألة سلمة حلزة إلى لا لا ل أ ر ب ط التقسيم ه ذ الفني ا ت ق س ي م ا ل لا أ ر ب ط ه ب ا ل ص ن ع ة كما يفعل بعض الباحثين يجعلون هذا التقسيم دليلا على أن على ان ل على ش ا ع ر أ الشاعر مصنع وليس مطبوعا ا جدا في نظري يعني يجعلون كل التقسيم الذي بهذا الشكل هذه مهمة نظره ذ نقطة يعني يجعلون يجعلونه وخطيرة م في كل يجعلونه دليلا على الصنعه على أ ن ه من م د ر س ة زهير بن أ ب ي س ل م ة فعل ذلك الدكتور يوسف خليل في كتابه دراسات في الشعر الجاهلي كتابه لكن أنك كل تعمق تسلم تارة جدا النظر معناه ما مثلا منقحا مطبوع وله له يقوله مفيد نعم في ليس عندي وليس نوع إلى عن أنه و ل الدكتور ي ي يكون ق به بن أن أصلا منطحا كلثوم مطبوع عمر ا يوسف خليف يرى أ ن عنترته ه ا من شعراء هذه ا ل م د ر س ة التي ظهرت في حرب داحث الغبراء عمم ّ جدا قضيه الحرب وجعلها ظهورات الصنعه, جعلها ظهورات الصنعة. فعن ت ر ة عنده شاعر منقح وهذا غريب جدا أ ن يكون عن ت ر ة شاعرا شاعر منقحا نعم زهير م ن ق ح ا ل ح ط ي ئ ة منقح كعب م ن ق ح ا ل ن ا ب غ ة منقح قد يكون لبيد قد يكون لبيد يكون منقحا لكن عن ت ر ة منقح لا ع م ر بن كلثوم منقح لا الحارث بن ح ل ز ة منقح يحتمل لكن ليس في القصيدة التي ارتج لها ليس في ارتج معلقته لكن لها ومع ذلك نرى مجيء م ع ل ق ة عن ترى على هذه ا ل ص ن ع ة حلزة المعلقة على والتقسيم ونرى الحارث الصنعة على مجيء بن والتقسيم ونرى نوعا من التقسيم عند عمرو بن كلثوم يعني سيمشي نشعر ع أنه كان لولا ى هذا الشكل ل فقط, فقط هذه الحاله التي انتابته لكان قادرا على هذه الصنعه ة و ذ ا التقسيم وكان س ي أ ت ي به بدليل أ ن ا ل م ق د م ة كذلك المقدمة هذا المقدمة جزء من الفنيات الجاهلية لاحظنا هذا؟ على من نفس جزء صح؟ ومع ج د ن ا فيها ا وجدناه في م ل معلقة الحارس معلقة الحارس لا معلقة العمر ومعلقة الحارس لم ق وقارمنا قرثوم يقع ة زهيو وجدناه فيها في بين أشياء فيها وبين أشياء في معلقة صح ولا لا؟ يعني في وما بن أنه صح ذلك و م عن ذلك ع ترى مطبوع و ا ل ح ا ر س على ا ل أ ق ل في هذه مطبوع عمرو بن ق ل ث و م أ ق ط ع ب أ ن ه مطبوع وليس منقحه ع م ر ابن كلثوم أ ق ط ع ب أ ن ه مطبوع وليس منقحا ا فلا نربط بين هذه التقسيمات الفنية وبين كونها مصنوعة وبين شعرائها من الشعراء المصنعين لا الحارث بن حلزة مطبوع لا في هذا ولا أقول بما قاله الدكتور نعم نربط بين وبين مصنوعة وبين كون من مطبوع أشفك في حلزة أقول فلاح رزق بن ي هذه أ ض فهناك ي معلقة الحارث ا لا ي لا يقال لا أبدا فيها إنها ارتجلت من ساعتها المهم أنني في النهاية لا أربط لا أربط بين الصنعة والتقسيم لا أبدا إنها ارتجلت ساعتها المهم لا الصنعة ا أربط ف ه من ن من يربط و أ ج ع ل التقسيم ح ج ة على ا ل ص ن ع ة وهذا في الحقيقه يعني كلام يعني فيه نوع من في هذه الجزئية بعينها هذه نوع في نوع من التجاوز ويبلغ د ر ج ة من ا ل س ط ح ي ة ا ل ش د ي د ة درجة للأسف يبلغ ل س من ا ط حينما ة الشديدة ي ح يعمم وتجعل كل الفنيات في الشعر الجاهلي دليلا على ا ل ص ن ع ة والتكلف ي شوقي ضيف غريبا في ه رحمه الله ذهب مذهبا غريبا جدا. تخيلوا هذا, لا هذا في كتابه للأسف الدكتور جدا ونصحتكم من قبل بهذا الكتاب فيه مباحث ج ي د ة نوعا لكن هذا الكتاب ذهب فيه مذهبا سطحيا جدا غريبا جدا ذهب إ ل ى ماذا ذهب الى ان كل شعر الجاهليين شعر مصنع ولا يوجد ما يسمى بشعر الطبع أ ب د ا هذا ما ذهب إ ل ي ه ا ل د ك ت و ر شرق ضي قال هذا لا أصلا له وجود أصل أ ن ا ا ل آ ن لا أ ت ن ا و ل القول لكن أ ع ر ض له سريعا ذ هذا ب الدرسول شوق ضيف ه قول غريب غريب غريب بنعم غريب يعني لأنه فيه تعمق وغريب بسطحيته أيضاً يعني أغرب لأنه أنه فنيات تعمق الشعر على عليه الكلمة ما التقسيمات أمر مصطلح ولا أيضا أقول يقول تدل يوجد يوجد وتوجد فيه فيه سطحيته في هذه هذه الفنيات لا يقال أبدا فيها بالارتجال من خلال الطبع نعم يعني أنا الآن حينما عصرنا أن يعني فني من الجاهليين الآن معناه أنني حينما ينتشر معين متبع مثلا في تقليد في تشبيه أحدا أتكلف فتاة يعني وشبهها بالغزال والغزال هذا تقليد فني متبع من إلى الآن في غزل الفتاة هذا معناه أنني أتكلف غزل الفتاة لو غزل لدى إلى غزل غزل ويكون في الأول ت ش بعيدا ي غير قريب ه ا ن يكون ي ب ع لا يكون متاتيا أ لا يكون مبذولا لكنه ينتشر عن شاعر معين فيصير جزءا من ا ل ل غ ة ف أ س ت ع م ل ه هل هذا معناه أ ن ن ي تكلفته لا هو صار في ذهني وفي معجمي بمنزله, ماذا؟ بمنزلة الكلمات المحفوظه ة ت ف م و فهو ربط بين وجود الصناعة؟ انظروا ن بين الصناعة هذا رابط وبين بين وجود ا ل ص ن ا ع ة وبين التكلف والاجتهاد قال لا يوجد في ا ل ح ق ي ق ة ما يسمى شعرا مطبوعا ا يسمى م شعرا الشعر صنعه ة الشعر الشعر كما قال القدماء نقول صنعة ومجرد أن ذ ماذا هذا ا فورا الشعر الشعر يعني يعني أن أن فقط أن الشعر يتكلف وبنى على ذلك كلاما غريبا جدا يعني أ غ ر ب في ا ل م ب د أ ف أ غ ر ب في ا ل ت أ و ي ل ا ت طيب ومن أ ي ن جاء ذلك قال إن أ و لعله من نشر فكرة ا ل ط ب و ا ص ن ع ع قال ل الجاحر ل لماذا لأنه هو الذي م قال هو في ع ض رضه الشعر العرب على الشعوبية عند طبعا تتكلفون الشعر وكذا وما عند العرب يأتي أنتم فأراد أن يفضل أن العرب على غيرهم ا ضد على ل ع ش ويستدل ب ة يعني ي فعل فجعل شعرهم مطبوعا فماذا و د ك ت و ر ش و ق ض ي ف على هذا ب أ ن الشاعر عند اليونان يسمى الصانع وأن الشعر صنعة هناك وأن الشعر هناك يقرن بجوار فن النحط وفن الموسيقى وفن الرسم وفن الرقص بجوار هذه الفنون الأربعة فن الموسيقى والرقص والنحط والرسم الأربع صنعه هناك هناك يقرن فن النحط فن الشعر الشعر الرسم الرقص هذه ف ي ق ر ن بها فن الشعر ل أ ن ه ص ن ا ع ة مثل ه ا و ه ذ ه كلها صنائع وهناك الشاعر يفسر بالصانع ما لنا نحن في قولنا الشاعر وفي ارتجال العرب ا ا ء ل ع ر القدماء وكذا ما لنا نحن وشار ع اليونان ما شأننا بشاعر اليونان في هذا أصلا لا علاقة في بإطلاقا س معروف ه ص ا ن ا ش ل ي ان اليونان يصنعون الشعر نعم يصنعونه يؤلفونه بخلاف العرب العرب ليسوا كذلك ولما اختلط العرب بغير العرب صاروا يصنعون الشعر أيضا صاروا يتكلفونه أغرب كثيرا في هذا المذهب وقرأ كلام العلماء في حوليات زهير بما الحوليات كذلك يتكلفونه يصنعون بغير أغرب وقرأ في في زهير يفهم تفهم منه أنه أن الحوليات أ ن زهيرا وغيره من أ ص ح ا ب الحوليات أو الذين يصنعون الذين القدماء من كانوا يصنعون ا ل ق ص ي د ة في هذه ا ل م د ة مع أن ان ب رشيق نفسه ابن رشيق نفسه نص على أ ن ه م ليس معناه أ ن ه م يصنعونها في ا ل س ن ة في ح و ل و إ ن م ا يرتجلونها في س ا ع ة أ و في ل ي ل ة ثم يحبسونها عاما يرددون النظر فيها بين الحين والحين يعني ليس حتى فقط أنهم يمكثون عليها للقصيدة عليها عليها فيها بين الحين والحين يعني حتى لا عليها هي جعل أنهم سنة سنة الآن النظر السنة السنة لا لا لا لا تحبس احبسها حبسها حتى حدا حتى تخرجها أتفرغ أقصى فقط فقط هو هذه هذه مدة اصبر اصبر اصبر اصبر ردد بعد س ن ة خلاص يعني أ ن ت تقريبا استوفيت خلاص يعني او خلاص لا شيء زاد ئ بعد ذلك يكون حبسا لها بدون ف ا ئ د ة أ خ ر ج ه ا ا ل آ ن للناس لكن ي ح ب س ه ا عندك س ن ة أ و أ ق ل المهم أ ن ك تردد النظر فيها أ و تفكر فيها كلما جاء على ذ ي ن ك شيء حككت فصار الشعر المحقق ونقحت فصار الشعر المنقح وصنعت فصار الشعر المصنوع او المصنع لا إ ش ك ا ل فهي م ح ب و س ة س ن ة يعني حتى لا يعكف عليها سنه ة لا ليس كذلك لا ل يتفرغ ا حياته من سنة يعني ك لا قصيدة بسنة ل ليس كذلك يحبسها يعني شوقي حبسها وحبس رحمه وربما سنة سنة لها معها أهمتم هذا؟ يعني ألف قصائد ارتجل قصائد وتركها سنة عنده ثم أخرجها الله أخوات قصائد ارتج قصائد لا إشكال, لا إشكال لكن الدكتور شوقي ضيف رحمه الله ذكر كلاما لكن عدة لعدة ذكر ثم ألف ضيف يدلك على أ ن ه فهم منه أ ن ه م يصنعونها في سنه ة لا يعني ليس ل يا ذ ذلك بصنعة زهير الكذا الكذا الكذا وبنى على ذلك هذا ه ها زهير هؤلاء الدرجة كان واستدل المتقنة أشياء、كثيرة. قال انظر القيس قال يؤلفون على على كل كل كثيرة سنة بصنعة يعني في مصنعون وبنى من حتى حتى قال كلها صنعوا الشعر هذا قول غريب ايضا ج شعر مطبوع مطبوع نعم أبدا أبدا لا يقول لعله يوجد في معلقة هو صار ذلك صنعة مثلا عدم تذوق صحيح للمعلقه هذه م ش ك ل ة التوسع ا ل أ ف ق ي الزائد هذا ما وقع فيه الدكتور س و ق ض ي ف مؤلفة رحمه م الله هو له تعالى أثاد كتب ف ي د ة كثيرا ف ي الحقيقة وتفيد في النحية ا ا ل ت رحمه ي ي في طيبة خ ة نوعا والأدب عموما وله جهود الشعر ت د ل رحمه الله لكنه ت و س ع أ ف ق ي ا جدا توسع أفقيا جدا أفقيا توسع ع ب م ن ى أ ل ف كثيرا على مستوى التاريخ ل ل أ د ب عموما وكذا فحينما أ ر ا د أ ن يفسر الظواهر هذا لا ي ت أ ت ى ب د ق ة إ ل الا م ن إ ل لمن, لمن يعكف على هذا ا ل أ د ب وهذا لا يسع له العمر أ ن ت م ك ت على كل ا ل أ د ب بدقه ة واسعة فأرخ الأفقي فوقع في تأريخات المستوى واتسعى جدا على ذ ه بأنها التفسيرات السطحية توصف فأرخ سطحية نعم ف ينظر مثلا يقول انظر الى م ع ل ق ة م ن القيس الصور فيها ك ث ي ر ة ومتراكمه ة متراكمة ليست مفصلة ليست و ك ذ ا ي ق وليست الصور متراكمة ل و مفصله ة ولا تجد ف ي ا الرسم الهادي المتأني و ل ا تجد ف ي ه ا ه ذ ه ا ل ت ق س يقول م ا التي ا ت ل في ص ي د ة ا ل م ت ط ر زهير ة عند ا ق فيقول القيس ص ي زهير د عند ة المتطورة ان امرأة إ ن ا م ر أ ه القيس م ر ح ل ة من مراحل ماذا؟ من مراحل تطور ا ل ص ن ا ع ة ا ل ش ع ر ي ة بدليل أ ن ك كلما تقدمت أ و اقتربت من الاسلام إ س ل م امرأة يعني امرأ ل ق قديم نسبياً ك م اقتربت ن الصنع تظهر المعروف مدرسة الزهير لكن قبلها كانت صنعة أيضا لكن زهير هو الذي يعني يعني الإسلام هذا التقسيم المعروف الزهير قبلها أيضاً الذي مدرسة مدرسة معك وجدت وجدت هو تظهر يظهر زهير هو ا ل ص و ر ة ا ل أ م ث ل في ا ل ج ا ه ل ي ة التي ص و ر ة ا ل نضجت فيها هذه, هذه المدرسه ة التي كذا وهذا ك ذ ا ف و يرى بالقايس ليست مقسمة على معلقة مقسمة ه ه ل ط ر أعراف ي ق ة هذه بقي ع د ذلك ليس الأمر كما أ ص ما ق ا ل فيه إن امرأ كان كان يرتجل لنفسه وهذا بقي موجودا ر يرتجل القايس كان لنفسه ه ذ ا بقي م و أ ي ض ا ليس الجميع التزم بهذه التقسيمات عمر قطعة كولثوم بالمقدمة ثم قطعة واحدة. لا تقسيمات ولا شيء. لا تقسيمات ولا شيء. فهمتم بن واحدة ولا ولا لا لا أتى هذا؟ شيء شيء و يقول س ت د ل على ل ع أن م ة معلقة, معلقة مصنعة أيضا ما فيها من ما من القيس أيضا فيها ص ر ا ب بماذا ب د واستدل ي تخيلوا ع على و ذلك ل ق هذه مكرم مكرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه من صخر يقول السيد علي حطه ه المحسنات ا ل ب د ي ع ي ة ا ل ق و ي ة التي في هذا البيت هذه لا تخرج إ ل ا بتصنيع لانها لا لا, لا تخرج بالتوافق لا إشكال ل تخرج تخرج أ أ ي ض ا غير متكلفه ة يعني ما ا ت ر هنا في هذه في هذا فيه أنه أنه أنه له والمعاني والمعنى أشعان المولدين البيت الجمال الذي فيه أنه بديع، أنه بديع جاء تابعا للألطاظ ولا اللخض كما في في بديع بديع بديع جلب له اللحظ والمعنى كما ترى ترى هذا في أ ش ع ا ل المولدين ت ق ر أ تعرف أ ن ت قصدت أ ن تشابه بين ا ل أ ل ف ا ظ و أ ن تطابق بين المعاني وكذا أنت قصدت أن تجالس وأن الوقت أقول كما مكرم تكن هكذا هذا تجالس تطابق السجع بها أما في مكرم هي لم تكن ستخرج إلا هكذا. يعني لما أقول مثلا أنا رايح مال أنت أن أنت أدد يعني يمين أمين قصدت قصدت تشعر ستخرج جيش لم هي مثر في في وهكذا وتحت خط كده وانا لما اعمل ك اهي هي ه بقى بصمع انا جاءت بكر بفر مقبل مدبر معا هذه حلاوتها انها فطريه بل, بل مثل بهذا البيت للبديع الفطري وفرقوا في البديع هنا بين الجاهليين وبين المولدين بمثل هذا بمثل هذا وستقفون عليه في ه في عمدة البديع آ ن تقفون إن يقولون عليه الله ل شاء ا كان موجودا في أ ش ع ا ر القدماء ولكنه غير متكلف كان يظهر تبعا للكلام تبعا ل ل أ ل ف ا ظ و ا ل أ س س والمعاني فهذا كان أسألكم جماله لم ترى أنه مقصود ترى تجاوبا لما سمعتم مكرم مفرم معا. هل شعرتم أنه أتى بهذه انه ل ل ليحدث ل أ ف ا ا ظ هذه غ م ة ل شعرتم أنه حسن و أ ت ى بهذا البديع هل شعرتم أنه شعرتم قصد إلى ذلك ه الى ه شعرتم القصد ل إ ذلك في مفر نفسك شوف الصدفة مكرم لك تشعر ولا تقول أنا مكرم مكرم مقبل مدبر معا كل ك ل م ة في مكانها إ ذ ا أ ر د ت أ ن تزيل البديع من هنا لن تستطيع لماذا ن أن تستطيع تزيل البديعة ل ل أ ن ه أ ص ل ا هو لا بديع هو جاء هكذا تبعا هذا هو المعنى الذي أ ر ا د هذه ا ل أ ل ف ا ظ ولكنها جاءت هكذا أنا رايح مالي مين أهو. رايح مالي مين رايح مالي رايح مالي جيش جيش لن تقول إ ل ا رايح جيش مالي مين ذهاب إذا ذهاب التذكرة هذه هل ذهاب ذهاب هل ذهاب إياب إياب محطات المواصلات العامة أو التذكرة التي هذه الورقة التي ذهب إياب ذهب إياب, ذهب إياب. هل حينما تقرأ إياب هل هم قصدوا البلاغ أصابت في قلت أنت أو هنا لكنها نوعا قصدوا هكذا أحدثت البديعة تجدون هل انقصدوا يعني يمتعوك لا لكنها جاءت تبعا ه ي ح ل و ة جاءت هكذا هذا جميل في ذاته لكن لم يقصد إليه ي ع ن اليه تهمتم هذا؟ نعم فأنا ا أربط لذلك ض ل ي عينا ن هل, هل, هل ج د معلقة هل معنى هل ل ك م مطبوع؟ لا أقول هذا أيضا لكن أقول لا أستدل بهذا التقسيم ي لبيضة ربيعة أيضا هذا هذا بهذا أنه لا لا أن أقول أقول أستدل بن لكن على أه مصنع قد يكون في ا ل ن ه ا ي ة من مدرسه ة ز ي يكون في ر الأمر فعلا كذلك أكثر الشعراء في مرحلة نعم فعلا قد كذلك بل زهير هم شعراء لأنه ظهرت بالفعل مناسبات وظهرت كذا وصارت هناك مناسبات تلقى فيها مصنعون مناسبات مناسبات معينة شعراء بالفعل وصارت كذا القصائد وأحوال تلقى يناسب أ ن ينقح و أ ن يفعل كذا و أ ن ينتبه إ ل ى شيء بخلاف الوضع عند مهله بن ربيعه وعند مرئ القيس هؤلاء القدماء يرتجلون الشعر ل أ ن ف س ه م فقط يبتجرونه لديد وزهير زهير أقرب النابغة وكعب بن مختلف أجد الوضع لأنفسهم نعم المهم معلقة إلى معلقة فقط وهذه ا ل م د ر س ة ا ل م ت أ خ ر ة التي تغلب عليها ا ل ص ن ع ة أو التي هي مدرسة التنقيح. نعم هي اقرب ل ت ن ي هي ح نعم أ ق إ ل ي ه ا فعلا فهل لبيد كذلك هل لبيض كذلك؟ هل هو ل ه من م د ر س ة الصنعه ة غالبا و منها نعم غالبا هو منها مدرسة التنقيح ل ن أ يعني إنه هو أولا أ جاء م ت خ ر معلقته هذه هي آخر اخر ل ل بالمناسبة معلقته م ع ق ا ت هذه هي آ المعلقات من التاريخية الإنشادية. يعني آخر ما أنشد من المعلقات نعم الناحية الإنشادية يعني أنشد التاريخية آخر و أ ذ ك ر ك م هنا بمعنى التنقيح ليس معناه أ ن ه صنع ا ل ق ص ي د ة و إ ن م ا معناه أ ن ه ن ق ح ه ا بعد ارتجالها الجاهليون كلهم يرتجلون حتى أ ص ح ا ب الصنعه يرتجلون يرتجلون أ م ا من بعدهم فيصنعون、يصنعون. بمعنى أ ن ه م يصنعون ا ل ق ص ي د ة ابتداء فهمتم هذا انقطع طيب طيب الصوت لكن هذا ذكرها ابن رشيق ذ ك ر ه ان ا ب رشيق الجاهلين يرتجلون ثم ينقحون والغريب أنه قد غفل عنه الدكتور شوق ولم وهذا لتوسعه والعمق هو موجودة كما التاريخي حساب التحليل غالبا غالبا السمة فعلا في القصائد غفل له قلت على لكن كذلك لبيد كذلك يتعرض ربيعة ضيف نتيجة في بن أنه عنه هذه قد دقة حد أ ن ا أ ح ف ظ من أ ش ع ا ر القدماء من المهلهل وشعراء بني بكر وشعراء بني تغلب و ل م ل القيس وكذا بالفعل الشعر القديم ليس كذلك لكن استمر الشعر استمر الشعراء هؤلاء المطبوعون استمروا ظلوا موجودين حتى مع ظهور م د ر س ة ا ل ص ن ع وهذا نص عليه الدكتور يوسف خليف يعني هو نفسه يقول ظلوا موجودين المطبوعون نفسه هو هم ظلوا كما و أ ي ض ا اتوا س ع م ل هذه、التقسيمات. هذا أقوله التقسيمات أيضا أتوا يعني بهذه التقسيمات عمر بن كلثوم أتى بشيء منها وهو مطبوع بن أتى بشيء منها وهو مطبوع عنطرى يعني عنطرى مطبوع مصنعا أقطع عنطرى مصنعا بعد أعلم كلثوم منها منها منها الحارث يتغير رأيي بن بشيء بن بشيء بها بشيء بها بأن حنزة أنا كلها كلها ذلك وليس وليس ليس, ليس حلث الله وهو وهو وهو أتى أتى أتى أتى أيضا لكن الذي الآن أقطع به ومجرد أ أ ت ك د ن أنه مصنعا ديوانه التصنيع ه وأحفظه والحمد لله وتدبرته فيه قرأت أرى ليس والحمد ولا يدل على ما م و هذه التقسيمات لا تدل على التصنيع ف ا ل م ع ر و ف والمشهور والذي أ ط ب ق عليه كل من تحدث عن الحارث بن حلزه أ ن ه ارتجل قصيدته هذه وهو واقف المعلقة ومع ذلك جاءت على هذه التقسيمات وهو قالها ارتجالا ارتجالا يعني وكل الشواهد و ا ل أ د ل ة ضد ما يقوله الدكتور صلاح رزق في فعل فمتى القصيدة هي أنه أصلا أصلا صنع صنعها صنعها نعم كانت صنعها نعم هذه ومادتها هذا إذا جاءت لا تقبل كرد متى متى بلغ من ج و د ة الشعر لبيد ما قاله المفضل الضبي أ ن الفرزدق ينشده رجل ي ق و ل و ج ل السيول عن الطلول ك أ ن ه ا زبر تجد متونها أ ق ل ا م ه ا فسجد الفرزدق فلما استنكروا منه هذا قال أ ن ت م تعرفون سجد ا ل ق ر آ ن و أ ن ا اعرف سجد ا ل ش ع ر و ا ل خ ل ي ف ة المعتصم كان يعجبه شعر لذيذ ابن ربيعه ومن أ ج م ل ما قاله ما أ ن ش د ه ابنتيه وهو يحتضر حينما قال تمني ابنتاي أ ن يعيش أ ب و ه م ا وهل أ ن ا إ ل ا من ربيعه أ و مضر فان إ ن ح يوم فإن حان يوما أ ن يموت أ ب و ك م ا فلا ت خ م ش وجها ولا ت ح ل ق شعر وقولا هو المرء الذي لا حليفه أ ض ا ع ولا خان الصديق ولا غدر إ ل ى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر جميل جدا جميل جدا هنا أذكركم ما قلته من المحاضرة المعلقة عليه أيضا في هذه المحاضرة وهو التفريق بين قلته قبل هنا ونبهت هذه وهو وبين وأبي بن يعني ليس شرطاً أن يجري الأصمعي قصيدة أن سائر الشعر شرطا كلام علاء على المعلقة المعلقة عمر على م خ تعرفون ا ر ة م م ج عليها عليها ع لم يختلف عليها من الأجيال الأولى اثنان من ت الخلاف الذي وقع في ا ل ح ا ر ف وعن ترى و ا ل أ ع ش ا و ا ل ن ب ي غ ة لكن, لكن لبيد ك ن ل لم يقع عليه اختلاف هي مختارة من شعره وهذا قانون أ ق و ى من الصفه العامة العامه و ن ن ت ث نتمثل ل المعلقة ن ق ر أ ا ك لشعره ه ا ملاحظاتنا ونحاول ونسجل أن ن ق ل المقصد ل ى ا غ ض الموضوع الكلي ا وأن ن س ت ر هذه ا ل ق ص ي د ة جاءت بعد كل القصائد ه ذ ه ا ل ق ص ي د ة متأخرة متأخرة ج اخر ء ت بعد كل هي آ المعلقات واللبي واضح واضح واضح وسنقرأ فعلا لا فعلا استفاد ماذا استفاد هذا لبيد كل سبقه يرجح عندي يرجح يقطع مصنع أن أنه أنه أنه من أنه من من فقط ونحاول أ ن نقف مع ما على ما ت س ع ف ن ا به الذاكره مما نحفظه من الشعر نقف على الاعتمادات والتوكؤات أو ا ا ل س ت في ا ا د ت ف قصيدته من, من الفنانين الذين أ ت و ا قبله وهو فنان أ ي ض ا استفاد نعم هي مدارس هي تسلم بعضها الشاعر, الشاعر يصنع شيئا حينما يصنع الشاعر معنى حينما يخرج معنا هذا يصير ك و اللغوي ن ضمن ضمن المعجم اللغوي ضمن المعجم التشبيهي منتشرا من اللغة ويسود نعم ويصير نعم ن م ويستعمله لا يكون سارقا هنا أبدا أعراف وأشياء ابتدأها أو بينهم تداولوها هناك الشعار الجهلي فيما بينهم حتى وإن شخص معين أو أشخاص وإن معين معينون في شخص حتى لكنها صارت ف ن ا عندهم فلا يقال سرقة لا يقال لا هنا سرقه ة نعم ن ولعل إذا وجدت وقتا إذا في المعلقة هي طبعا م ع ل ق ة ط و ي ل ة تقع في ث م ا ن ي ة وثمانين بيتا نعم يقول عفت الديار محلها فمقامها بمن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم, بعد عهد أنيسها دمن تجرم بعد عهد انيسها حجج خلون حلالها وحرامها رزقت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا و د ق ا ل ر و ا ع ل جودها فرهامها من كل س ا ر ي ة وغاد مجججم و ع ش ي ة متجاوب إ ر ز ا م ه ا ف ع ل ى فروع ا ل أ ي ه ق ا ن و أ ط ف ل ت ب ا ل ج ل ح ت ي ن ض ب ا ؤ ه ا ونعامها أنت زهير. أين زهير هنا نعم زهير زهير ف ع ل ى فروع ا ل أ ي ه ق ا ن و أ ط ف ل ك ب ا ل ج ل ح ت ي ن ض ب ا ؤ ه ا ونعامها والعين س ا ك ن ة على أ ط ل ا ئ ه ا عوذا ت أ ج ل بالفضاء بهامها وجلى السيول عن الطلول ك أ ن ه ا البيت الذي سجد عنده الفرزدق وجلى س ي و ل عن الطلول ك أ ن ه ا زبر تجد متونها أ ق ل ا م ه ا أ و رجع و ا ش م ة أ س ف ن أ و ر ه ا كففا تعرض فوقهن وشامها فوقفت أ أ س ل ه اسالها فوقفت أ أ ل ه فوقفت أ أ س وكيف سؤالنا ثم ان خوالد ما يبين كلامها تذكرون من هنا من أ ص ح ا ب المعلقات فوقفت أ س أ ل ه ا وكيف كلامنا وكيف سؤالنا ث م خوالد ما يبين كلامها تذكرون من شاعرين صح نعم عريت وكان بها الجميع ف أ ب ك ر و ا منها وغودر نؤيها وثمامها شاقتك ض ع ن الحيحين تحملوا ف ت ك ن س و قطنا تصر خيامها من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كله ه ك ل ة زوج عليه ك ل ة و ق ر ا م ه ا زجلا ك أ ن نعاج توضح فوقها و ض ب ا ء و ج ر ة ع ط ف ارامها حفزت وزايلها السراب ك أ ن ه ا أ ج ز ا عبيشه أ س ل ه ا ورضامها بل ما تذكر من نوار وقد نات وتقطعت أ س ب ا ب ه ا ورمامها مريه حلت بفيده وجاورت أ ه ل الحجاز فاين منك مرامها, مرامها؟ بمشارق الجبلين أ و بمحجر ي ن فتضمنتها ف ر د ة فرخامها فصوائق إ ن أ ي م ن ت ف م ظ ن ة فيها وحاف القهر او طرخامها فاقطع ت لبانة من أه فصل أه فدأ هنا انتهى فصل هنا فدأ ل ب ا ن ة من تعرض وصله ولشر واصل خ ل ة صرامها وحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إ ذ ا ضلعت وزاغ قوامها بطليح أ س ف ا ر ه تركن ا ب ق ي ة منها ف أ ح ن ق صلبها وسنامها و إ ذ ا تغالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها فلها هباب في الزمام ك أ ن ه ا صحباء خف مع جنوب جهامها أ و ملمع وثقت ل أ ح ق بلاحه ب د أ في ت ش ب ي ه ا ل ن ا ق ة بماذا بالحمار الوحشي أ و ملمع وثقت أو م ل م ع وثقت ل أ ح ق بلاحه طرد الفحول وضربها وكدامها يعلو بها حجب ا ل إ ك ا م مسحج قد رابه عصيانها ووحامها وتوسع ب أ ح ز ة السلبوت ي ر ب أ فوقها قفر المراقب خوفها ارامها حتى إ ذ ا سلخا ج م ا د ا س ت ة جزءا فطال صيامه وصيامها رجعا ب أ م ر ه م ا إ ل ى ذي م ر ة حصد ونزح ص ر ي م ة إ ب ر ا م ه ا ورمى دوابرها السفا وتهيجت ريح المصايف ثومها وسهامها فتنازعا سبطا يطير ظلاله كدخان م ش ع ل ة يشب ضرامها م ش م و ل ة غلفت بنابت عرفج كدخان نار ص ا ط ع أ س ل ا م ه ا فمضى وقدمها وكانت ع ا د ة منه إ ذ ا هي ع ر د ت إ ق د ا م ه ا ف ت و س ط عرض السري و ص د ع م س د و ر ة متجاوزا قلامها م ح ف و ف ة وسط اليراع يظلها منه مصرع غ ا ب ة وقيامها أ ف ت ل ك أ م و ح ش ي ة ب د أ يشبه ناقته ب ا ل ب ق ر ة ا ل و ح ش ي ة أ ف ت ل ك أ م و ح ش ي ة م س ب و ع ة خذلت و ه ا د ي ة الصوار قوامها خنساء ضيعت الفرير فلم يرن عرض الشقائق طوفها وبغامها لمعفر قهد ل تنازع شلوه غبس كواسب لا يمل طعامها صادفن ا منها غ ر ة ف أ ص ب ن ا ه ا إ ن المنايا لا تطيش سهامها باتت و أ س ب ل واكف من ديمه يروي الخمائل دائما تسجامها يعلو طريقه م ث ن ه ا متواتر في ل ي ل ة كفر النجوم غمامها تجتاف أ ص ل ا ق ا ل ص ا متنبذا بعجوب أنقاء يميله يامها وتضيء في وجه منيرة سل نظامها حتى اذا انحسر الظلام و أ س ف ر ت ذكرت تزل عن السرى أ ز ل ا م ه ا علهت ي ا تبلد في نهاء صعائد سبعا ت آ ا م ا كاملا أ ي ا م ه ا حتى إ ذ ا ياست و أ ص ح ق حالق كل هذا يشبه ناقته حتى ب ا ل ب ق ر ة في كل هذه ا ل أ ح و ا ل حتى إ ذ ا ي أ س ت و أ ص ح ق حالق لم يبله إ ر ض ا ع ه ا و ف ط ا م ه ا وتسمعت رز ا ل أ ن ي س فراعها عن ظهر غيب و ا ل أ ن ي س سقامها ف ق د ت كلا الفرجين تحسب أ ن ه مولى ا ل م خ ا ف ة خلفها و أ م ا م ه ا حتى إ ذ ا ي أ س ا ل ر م ا ت و أ ر س ل و ا غضفا زواجن قافلا أ ع ص ا م ه ا فلحقن واعتكرت لها م د ر ي ة ك ا ل س م ه ل ي ه حدها وتمامها الصراع الذي حدث بين البقرة الوحشية والكلاب、لا. فلحقن واعتكرت لها م د ر ي ة كالسمهريه حدها وتمامها لتزودهن و أ ي ق ن ت إ ن لم تذد أ ن قد أ ح م من الحتوف حمامها فتقصدت منها كساب فضرجت بدم و غ و د ر في المكر سخامها فبتلك إ ذ رقص اللوامع بالضحى فبتلك وتلك سيبدا هنا فصل جديد آه. آه. فصل, الأطلال. فصل الناقه فصل ل ا ة و ش ب ه ا بحمار ا الوحش ل والان ح ش و ب ق ر ل ل و و ح ش ي ة ا آ بنفس ا ل ط ر ي ق ة فتلك فبتلك و ا ل ن ا ب غ ة ماذا قال فتلك تبلغني هذا قال فبتلك فبتلك إ ذ رقص اللوامع ب ا ل ب ح ا ى واجتاب أ ر ض ي ة السراب إ ك ا م ه ا أ ق ض ي ا ل ل ب ا ن ة لا أ ف ر ط ر ي ب ة أ و أ ن يلوم ب ح ا ج ة ا لوامها ل أ و ل م تكن تدري نوار ب أ ن ن ي وصال عقد حبائل جذامها تراك أ م ك ن ة إ ذ ا لم أ ر ض ه ا أ و يعتلق بعض النفوس حمامها بل أ ن ت لا تدرين كم من ل ي ل ة و ط ل ق لذيذ لهوها وندامها قد بت سامرها و غ ا ي ة تاجر وافيت إ ذ رفعت وعز مدامها أ غ ل ي ا ل س ب ا ء بكل ادكن بالخير عاتق أ و ج و ن ة قدحت وفض ختامها وفضوح ص ا ف ي ة وجذب ك ر ي ن ة بموتر ت أ ت ا ل ه إ ب ه ا م ه ا بادرت حاجتها الدجاج ب س ح ر ة ل أ ع ل منها حين هب نيامها وغداه ريح قد وزعت وقره إ ذ أ ص ب ح ت بيد الشمال زمامها ولقد حميت الحي تحمل, تحمل شكتي فرط وشاحي ان غدوت لجامها فعلوت مرتقبا على م ر ه و ب ة حرج إ ل ى أ ع ل ا م ه ن قتامها حتى إ ذ ا أ ل ق ت يدا في كافر و أ ج ن عورات الثغور ظلامها أ س ه ل ت وانتصبت كجذع م ن ي ف ة جرداء يحصر دونها جرامها رفعتها طرد النعام وشله حتى إذا سخنت إذا و خ ف في عظامها وتطعن العنان رحالتها وأسبل نحرها وامتل من زبد الحميم حزامها الحمامة حمامها من قلقت ترقى وأسبل وتنتحي ورد و أجد زبد إذ ك ث ي ر ة غرباؤها مجهوله ة ترجي ن و ا ف ل ا ذامها ويخشى ترجى نوافلها ويخشى ذامها نوافلها ويخشى غلب تشذر ب ا ل د خ و ل ك أ ن ه ا جن البدي رواسي اقدامها أ أ ن ك ر ت باطلها وبؤت بحقها عندي ولم يفخر علي كرامها وجزور أ ي س ايسار ر مسك ب ا ل خ ر يا عبد يغوث عبد دعوت لحتفها بمغالق متشابه أ ج س ا م ه ا أ د ع و بهن ل ع ا ق ر أ و مطفل بذلت لجيران الجميع لحامها فالضيف والجار ا ل ج ل ي ب ك أ ن م ا هبطا ت ب ا ل ة مخصبا أ خ ض ا م ه ا ت أ و ي إ ل ى ا ل أ ط ن ا ب كل ر ض ي ة مثل ا ل ب ل ي ة ق ا ل ص أ ه د ا م ه ا ويكللون إ ذ ا الرياح تناوحت خلجا تمد شوارعا ايتامها إ ن ا اذا ا ت ق ت المجامع لم يزل منا لذاذ عظيمه جشامها ومقسم يعطي ا ل ع ش ي ر ة حقها ومغذمر لحقوقها هضامها فضلا و ذ كرم يعين على الندى سمح كسوبر غائب غنامها من معشر سنت لهم آ ب ا ؤ ه م ولكل قوم س ن ة و إ م ا م ه ا لا يطبعون ولا يبور فعالهم إ ذ لا يميل مع الهوى أ ح ل ا م ه ا فاقنع بما, بما قسم المليك فاقنع بما قسم المليك ف إ ن م ا قسم الخلائق بيننا علامها و إ ذ ا ا ل أ م ا ن ة قسمت في معشر أ و ف ى ب أ و ف ل حظنا قسامها فبنى لنا ب ي ت رفيعا سمكه ف س م ى إ ل ي ه كهلها وغلامها وهم ا ل س ع ا ت إ ذ ا ا ل ع ش ي ر ة أ ف ض ع ت وهم فوارثها وهم حكامها وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إ ذ ا تطاول عامها و هذه م يميل مع لآمها العشيرة حاسد العدو يبطئ إن أو أن ه ا ل ق ص ي د ة في ث م ا ن ي ة وثمانين بيتا ط و ي ل ة جدا أ و ل ا لها م ق د م ة طلليه ة طويلة ذ ا لها أول شيء لها مقدمة ط ل ل ي ة ط و ي ل ة تشبه م ق د م ة زهير في تكاثر ا ل ض ب ا ء بها وفي, ماذا؟ وفي رجع الواشم وفي م ا ذ ا ا وفي ل إ ب ك ا ر ي بالمسير وفي م ا ذكر ا وفي ذ ا ل ك ل والقراءه ر صح ولا لا ذ ا المقدمة موجود في المقدمة، تشبه م ق د م ة ا ل زهير جدا صح؟ وهذا وهذا قد يرجح فعلا شوفي ان ا لذيذا ا أتطرف من هذه ا ل م د ر س ة هذا الكلام فعلا هذا العرف لا تجده فعلا في شعري هذا العرف بهذا الفن بهذا الشكل لا تجده هكذا تماما في أ ش ع ا ر م ن القيس طبيعي طيب ما الذي تجده في م ن القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول ف ح و م ل ي فتوضح فالمقراه لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب و ش م ا ل ي ترى بعر ا ل أ ر ا ن هذا هو الشاهد ترى بعر في وقيعانها كأنه حب كانهم فعلا اخذوا هذه الفكره من هذا البيت كانهم أ خ ذ و ا هذه ا ل ف ك ر ة وقاعدوا منها هذه الناحيه ة الفنية ذ الفنيه هو فطبعا ي يرجح س كذلك وهذا ع ع ل ا ي و وهذا يرجح فعلا كون تجدوا ورجع الوشق والإبكار والكلة التي توضع كل هذا من أو موجود عادة فعلا على عليه معلقة معلقة شارق المدرسة كلامه تكاثر الضباء بالمثير التي هذا الزغير قديم لبيد يرجح ليس في من من كذلك كل هذه تجد في هذه ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ا ل ي ة ا ل ط و ي ل ة تجدها فيها من أ ش ع ا ر ابن القيس م س أ ل ة الزبر ونقش الكتب هذا موجود في أ ش ع ا ر ابن ل ق قفى ي س ن ك ي م ذكرى ر حبيب و ع ف ا ن منذ أزماني ي آياته ورسم عفت بعدي ع أتت حجج ل ي ه ا فأصبحت كخط زبور كخط ف ي مصاحف رهباني س وهو هنا يقول فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها、نعم. ويقول خلون وحرامها ومرو يقول أنيسها القيس عليها في رهباني عليها القصيدة حلالها دمن بعد عهد بعد بعد تجرم ماذا مصاحف أتت فأصبحت أتت حجج عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف أتت حجج حجج زبور هذه كخط بالمصر يعني م س ت و ي ة م ت ع ب ي ة فيها كل ا ل أ د ي م ل أ ن ه ا أحدث المعلقة، اخر ل ل م ع ق آ المعلقات وتشبه ا ل ق ا ف ي ة التي يمر ا لامر ق ا ذ قال في المعلقة ك أ ن ه ا أنها تركب ل م حينما ا أنها ذكر ق ا ماذا ل <تصفيق> حينما قال زجلا كان أ نعاج توضح فوقها وظباء وجره عطه ارامها جعل كضعن الذين الحيي حينما شاقط ذكرت فوق ح يعني ن فتكن سوقتنا من تحملوا محفوف خيامها كل يظل تصر ص ي عليه ه وقرامها زوج زجلا كلة ك أ نعاج فوقها توضح ع ن ي جعل النعاج نعاج توضح يعني ا ل إ ن ا ث من هذه ا ل ز ل ل ا ا ن من أو هذه ض ب ا ء جعلها هي التي فوق هذه المطايا أمر أيها القيس صباحا الربع يقول في في قفيته لنعم وانطقي وحدث حديث الركب إ ن شئت واصدقي وحدث ب أ ن زالت بليل حموله م كنخل من ا ل أ ع ر ا ض غير منبق ي جعلن ا حوايا واقتعدن ا قعائدا وحففن ا من حوك العراق المنمق ي وفوق الحوايا غزله ة وجآبر ذ ا ه وجابر نفس المعنى وفوق الحوايا, لكن هذا أقدم وفوق الحوايا غزلة و تدمخن ا من مسك ذكي وزنبق ي زجلا كأن نعاجة كأن تضح وفيها وضباء ا آرامها و ف أ ي ض ايضا من ق ا ف ة من القيف ي أ ح ي ن من, من ا يقول م نفس القصيده ة ذ ه التي ق ا ا ف ي ة ل أنا أيها كأنها أجزاع أثلها نعم وانطقي هنا بن صباحا الرابع وزايلها الثراب ورضامها يبيد ربيعة حفزت يقول يقول ديشة حفزت وزايلها, يعني حفزت يعني دفعت دفعت وزايلها السراب يعني ح ف ز بدا ف ع ت للمشي ه ك ذ السراب ل بدأ السراب يشتت رؤيتها و ب د أ يخفيها ه الله يقوله بعدها فوقها آرامها وزايلها ا ماذا قال ابن القيس المباشرة سبحان لابد مباشرة لابد ماذا زجلا كأنني عاجة توضح فوقها. وضباء وجرة عطفا يقول بعد كأنني ن السراب وجرة توضح حفزت ك أ أ ج ز اه امسك ا ماذا يقول ق ل مرء يقول وفوق امسك ل و غوارب ألاء رمل من امسك تشعر انك عايز تقول ك ذ ا صح امسك امسك <تصفيق> شوف البتن ي ي والبتن ي ي بيت لبيد م ن ربيعه زجلا ك أ ن نعاج توضح فوقها وظباء و ج ر ة عطفا آ ر ا م ه ا حفزت وزايلها السراب ك أ ن ه ا أ ج ز ا ع بيشه أ س ل ه ا ورضامها امرؤ القيس يقول ها وفوق الحوايا غ ز ل ة و ج آ ذ ر تدمخن من مسك ذكي وزنبق ي ف أ ت ب ع ت ه م ط ر ف ي وقد حال دونهم غوارب رمل من أ ل ا ء وشبر غ ي لازم حفظك للشعر, حفظك للشعر يجعلك ت... يعني تستنبط وتقف على هذه ا ل أ ش ي ا ء تدركها طبعا لا شك هنا من الاعتماد على القدماء وعلى وتشبه أ ي ض ا رائيه القيس كل ذ امرئ في ا ل ق فقط د م ة الطلالية أيضا تشبه القيس لما, قال... لما قال ماذا م ر ي ة حلت بفيدا وجاورت أ ه ل الحجاز ف أ ي ن منك مرامها قال م ر ئ القيس في ا ل ر ا ئ ي ة ك ن ا ن ي ة بانت وفي الصدر ودها مجاوره غسان والحي يعمرا وتشبه م ع ل ق ة عن ترى أ ي ض ا لما يقول بل ما تذكر من نوار وقد ن أ ت وتقطعت أ س ب ا ب ه ا ورمامها م ر ي ة ا ل حلت ب ف ي د وجاورت اهل الحجاز ف أ ي ن منك مرامها ه ه ا ماذا قال عن ترى كيف المزار وقد ل عن تربع ترى كيف أ بعنيزتين وأهلنا وقال أ ه ل بالغيلمين ن ا و نزلت ب أ ر ض الزائرين ف أ ص ب ح ت أو ح ل انا ز ل ت أظن احفظها حلت فيما اظن ولا نزلت حلت حلت ب أ ر ض الزائرين ف أ ص ب ح ت نعم حلت أ ن ا أ ح ف ظ ه ا كذلك حلت بأرض الزائرين فأصبحت الزائرين علي طلاب بأرض كبنة مخرمي. طيب عثرا مخرمي هذا في ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ا ل ي ة ا ل ط و ي ل ة بعد ذلك له فصل الناقه ة بعد الأطلال ي بعد ل ومعلقة ومعلقة ترى ل الاطلع واضحة على وجود دلالات معنوية لهذه الصورة الفنية. ليس تقليداً. ليس تقليداً. ه ن انظر ك دلالة ف ي ة ن الفرق ت الوقت, الوقت لا لأجري إذا كان الوقت هذه يعني أنا أدري يسعفني يعني هذه بين ق ا ساعة ونص الآن لا أدري إذا كان لإجراء هذه المقارنات السريعة ربما سريعا أقول تعالوا يسعفني بسرعة ونص أقول ننظر بين الفرق أدري هذه غرض ا ل ناقع ة ن د عند عن لبيد هنا وعند ا ل ن ا ب غ ة وعند الحارس م و ج و د ة صح في كله الغرض ا عند ع ن ترى كان ماذا إ ن م ا قال هل تبلغني دارها ش د ن ي ة لعنت بمحروم الشراب مصرم خ ط ا ر ة غ ب السرى زيافه تطس ا ل إ ك ا م بكل خف ميتمي ت صح قالها كذا وذكر ن ا ق ة ق و ي ة شبهها بذكر النعال وهو يفعل كذا وكذا ويتفقد بيضه ويقود قطيعه ها الخيط, قطيع... الخيط. ووصلت ل هنا شب... إذن و... ووص... وبدأت قوية و و ق و ي ة وتجنبت الابار ا ل أ ع د ا ء وتنزهت عن كل شيء وكذا واذكروا وناقة هناك الآن أيضا ناقة الأعشى في بكاء الكبير كعب بن زهير في البردة تذكرت كعب زهير بن في في ن ا ق ة الحارث بن ح ل ز ه غير أ ن ي قد استعين على الهم إ ذ ا خف بالثوي النجاء بزفوف ك أ ن ه ا ه ق ل ة أ م رئال, رئال د و ي ة سقفاء صح ا ن ظ ر ا ل ع ل ا ق ة بين الحارث وعن ترى كلاهما نافر صح ولا لا كلاهما نافر ولهذا ا لا ا ل ك م ا ناثر و ل ه كلاهما ذكر ا ل ن ا ق ة ب ق و ة صح ولا لا كلاهما جعل ا ل ن ا ق ة ق و ي ة أ م ا ا ل أ ع ش ه فذكر في ا ل ن ا ق ة ماذا الجوع والجروح و ا ل م س ك ي ن ة لا تشكي الي وانتجري كذا وكذا اذلها للاسف اذلها اذلها ن م ع و ر ك كعبا كعب كان مذعورا, <تصفيق> كعب مذعورا. و نفسه ك ن م ذ ع و ويرمي ر ا ا ل غ ي و ب بنظره ل ا يدري ماذا سيكون ماذا وشبهها وهي تجري ب م ر أ ة تلطم على وجهها ت خ ي ل و ارى النقب ت ج ي ايديها سريعة ايديها سريعة تجري كتير, كتير كتير تجري شبهها وجهها لما ولدها ده اه بسرعة بسرعة بسرعة شبهها بمرأة تضرب مصيبة ب مات في ق فنا ن ن فنانون لكن نحن لا نفهم لأنه فنا و والله والله لا هذا تقديسا أبدا للأسف ليس للقديم قديم أرى عاليا جدا ل ن يكتشف بعد ه أ ر ى تصويرات تصلح مشاهد س ي ن م ا ئ ي ة ع ا ل ي ة جدا لم تكتشف بعد ه أ ر ى ف ل س ف ة عمقيه في هذه ا ل أ ش ي ا ء ليس بمعنى الفلسفه ا التي ف س ر والغوص ا ل في عمق نتكلم ف كيف س الإنسانية طيب وناقة النابغة ا ن طيب ك صارعت ا ل ا ب ب و غ ل ت ه صح ل ت ذ ه ب إلى من؟ فتلك تبلغني النعمان إ ن له فضلا على الناس في ا ل أ د ن ى وفي البعد والناقه هنا ن ا ق ة ق و ي ة أ ي ض ا ولكن لما شبهها بالوحش البقر ذكر أ ن ه ماذا أ ن ه ا فقدت ولدها ولكنها انتصرت في ا ل ن ه ا ي ة وهذا له قصد أ و ل م تكن تدري نوار بأنني ك ذ انظروا وكذا وكذا ي ع ي شيئا من بقائي إذا شيئا كنت معك كنت بأنك من خسرت خسرت أو في هذا و ا ل ع ل ا ق ة بينه وبين ه أ ف ت ل ك أ م وحشيه ة مسبوعة مسبوعة السبع و يعني قد أكل هذا م ع ن ى م س ب و ع ة ف ا ل الوحشية ب ق ر ة ه ن ا السبع ولدها أكل و أ ر ا د أن أ ي ك ل ه ا و ل ك ن انتصرت انظر ه ا إلى ع ل ا ق ة بين أنت يا نوار اتظنين يا... يا نوار انني كذا وكذا لا إ ذ ا كنت ر أ ي ت مني لين او أ كذا وكذا في حققي فهذا ليس لليل مني ف إ ن ن ي كذا وكذا وتراك كذا وكذا وقومي كذا وكذا شوف العلاقات عبقرية هذه عبقرية هذه يا حبيبي ا ل ق ص ي د ة انتهت وانت مش واخد بالك انت فات القصيدة بدأت القصيدة الفيلم ق ص ي د بدأت ة ا ل خلص وانت, لمش واخد بالك يا خلصت وانت مش واخد بالك انت ه و بيختملك بس في الاخر بيعمل في ليس القصيدة علاقة ختام مرة فالامر رسما اختلف الغرض في كل مرة. صح؟ فالأمر ليس رسماً لا علاقة له اذا اذا كده بس بموضوع صح يقول الله كما ق ر أ ت م منذ م د ة منذ أ ي ا م كلام لبعض المعاصرين يقلدون المستشرقين في ا ل ش ا ر ع الجاهلي و ك ا ل أ م ر ليس متروكا هكذا ليس أ ن ه مجرد رسم ولا ع ل ا ق ة له الرجل يضمن المعنى الذي يريده انت ل ل ر ج ي ض م المعنى الذي ن يريده أ الذي لا تنتبه إ ل ى هذا تظنها, تظنها فصولا م ن ف ص ل ة ورسوما ي أ ت و ن بها م ر ا س ي ن لا س م تقاليد ا بد ان ي أ ت و ا بها تقاليد م ي ت ة عفى عليها ا ل زمنك أنت هأنتم أ الفن تقفون ن تفهم لا عمليا ف ب س م انت ل ذ ي يقولون هذا الكلام هذا ح ى وإن كانوا معدودين من ا لا أ د ب ء من طبقة أبائنا وأجدادنا طبقة ح ت ى ب ع ض ه م من طبقة أ ج د ا د قد جدا ن يكونوا ا ل أ ح د ن ا أنتم درستموا الشعر ا ل ج هم ل الآن ي أكثر ن ه هذه هم م حقيقة لم يتكلموا في الشعر الجاهلي إ ل ا تبعا لكلام مستشرقين في الشعر الجاهلي هذا لا بد ان تنتبهوا اليه تظن كلام ل الجيل، كلام الجيل الماضي أو وهي كلام المستشرقين في الشعر الجاهلي المستشرقون عنو بالشعر الجاهلي ل أ ي أ غ ر ا ض لا أ ت ك ل م في الاغراض ا ل آ ن بقطع النظر عن ا ل أ غ ر ا ض لكنهم عنو بالشعر الجاهلي ف أ خ ذ و ا يخرجون و ه ذ المخطوطات يشكر ه بالمناسبة أنهم د م م و ا ا ل خ المخطوطات التي تحايلوا و أ خ ذ و ه ا من هنا طبعوها وواصلت إ ل ي ن ا في ط ب ع ا ت أ ن ي ق ة م ح ق ق ة هي ا ل أ ف ض ل إ ل ى ا ل آ ن هي ا ل أ ف ض ل إ ل ى ا ل آ ن المخطوطات التي بقيت معنا ضاعت وسرقت و إ ذ ا فكر أ ح د ه م أ ن يخرج م خ ط و ط ة قال وجد نصفها مسروق كلما ذهب أ ح د انتزع منها نسخ او اوراق أ و بيعت أو م او إلى ذلك أحرقت كذا ك أحرقت ر هم ي ش ن ن أ ه ما أ خ ر ج و ل ن الى هذه ا م خ ط ط و يشكرون ا فعلا ت ع ل ذلك、خلاص. لكن أقول الفعل الرئيسي أنهم توجهوا نحو الشارع الجاهلي أنهم نحو تودهوا وأخرجوا مخطوطة في الشعر مخطوطة فاحدث ي ل الجاهلي ش ع ر ف أ هذا صدى عند ا ل أ ت ب ا ع طبيعي ا ل أ م ة ا ل م ن ت ص ر ة و ا ل أ م ة ا ل م غ ل و ب ة فوصلنا نحن كلام, كلام هذا الجيل في ا ل ش ع ر الجاهلي هل قدم أ ح د ه م د ر ا س ة ح ق ي ق ي ة في ا ل ش ع ر الجاهلي لا حتى طه حسين رحمه الله لما تكلم في ا ل ش ا ر الجاهلي في المره ة الأولى ا في ك ت ب الاولى ذ ي في هو ل ش ا ع ر اسمه هكذا ك وقرا ل نولدك وقلد هؤلاء د ا م س ت ش ق ي ن وقلد و ل م الشارع م ه ا هكذا ا في ل ع الجاهلي و ب الجاهلي فعلا وقف على أ م ر مختلف وصار يرد على نفسه ه الجاهلية صار يقول بماذا صار يقول بوحداتها وهو وهو رحمه الله نعم فلما قرأ طه حسين الشعر الجاهلية إنه وكان يقول يقول يقول ويسخر يقول وانطلق الأول ذلك بذلك كلام كلاما الكلام كان القصيدة صار بماذا صار بخلاف الذي قال الذي المستشرقين فلما الشعر الشعر فعلا قال كلاما مختلفا الكلام الأول بقطع النظر ممن نقل نعم حسين من فلنقل بتفقق قرأ بقطع قد ر أ الاسلام محمود شاكر يقول هو لم يقرا ر الشعر, الشعر الجاهلي وصدر حديث حديث الأربعاء الأربعاء عنه له كتاب كتاب يقول الدكتور محمد النويهي هذا من أ ف ض ل ما ما كان في تذوق الشعر الجاهلي و أ ظ ن ه كذلك وأظنه كذلك نعم كذلك فقال كلاما مختلفا أ ن ت م ا ل آ ن تلابسون الشعر الجاهلي فعلا وتقفون على هذه الحقائق بأنفسكم وأنا لازلت أدعوكم إلى أن لا أنفسكم على أدعوكم الحقائق لازلت إلى لا وأنا تكادروا أن هذه يعني انظر الى ق ت انظر فصل الناقه وانظر إ ل ى المقصد العام من القصيده وانظر إ ل ى الغرض واربط بين بعض ا ل أ ب ي ا ت و ا ل أ ب ي ا ت حتى تصل إ ل ى أنت ق انت ع لا تحاول أ ت وتتعسف ك ل ف ه ذ ا وأن ت ت م ح ل ه ق أ ن ت على ه ذ ا حينها ستتكلم ع ن علم فعلا أنتم الآن ت ق ف بأنفسكم فلان و تقلدون وكذا سأقول هو ن من على الشعر الشعر الشعر الشعر المعلقات لا من قال لكم الشعر الجاهلي وكذا؟ قل له لا قل لها لك قال قل له أنا قرأت الشعر الجاهلي ما هو الشعر الجاهلي؟ المعلقات، المفضليات الأصمعيات، العرب، ديوان الحماسة، أنا ما قرأت أ ص م ع ي ا جمهارة الأشعار ت العرب د ي و ا ا ن ل ح من ا س ة أ ا هذا أقرأ عندك دليل هذا ق ص ي د ة من شوف على طول. أول, ما اول ما تدخل في العمل يقع, كل يقع. ها ق ص ي د ة من ا ل م ع ل ق ة تعال ى ها م ع ل ق ة م ر القيس تعال ى كم فصل فيها أ ي فصل قصدته فصل كذا وكذا ه ت ج د ه مش حافظ المعلقه اصلا فتنهي الموضوع تعال ى ها م ع ل ق ة من م ع ل ق ة لبيد بن ربيعه تعال ى على م ا ذ ا تتكلم الفصل الذي كذا الذي حوى فيه كذا ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ا ل ي ة التي أ ت ى فيها من, من معلقه زهيرو من شعب ا القيس وكذا وكذا فاول ما تدخل عملي كله يقع شوف خليك ط ب لو انت مش داخل ع م ل ي ما تتكلمش بس خلاص لو انك لست ممارسا عمليا لا تتكلم اسكت ليس من حقك ان تتكلم لكن مارست عمليا تكلم واسكت ومن تكلم معك عمليا فهذا هذا من حقه ان تتكلم معه عمليا لكن الكلام في ا ل ن ظ ر ي ة ممتع جدا صح ولا لا الكلام في ا ل ن ظ ر ي ة يا ا ل سلام م ع ر ك ة نظري كل ه نظري أ و ل ما تاتي ي في ل ل أول ع م ما نفسه ج ي في العلم نفسه خ ل انما ص الحقائق الناس بقى تحت ن إ المعارك س ه ل ة و م م ت ع ة جدا ي سلا انا سلام أ تبع فلان وانا أ ن تبع ف ل ا أ ن عقادي و أ ن ا شاكري و أ ن ا رافعي و أ ن ا مش عارف إ ي ه كلام فاضي كلام فاضي عمليا ماذا أ ن ت ماذا تستطيع أ ن تشرح ما ماذا تستطيع أ ن تدلل عليه هذا هو ماذا تستطيع أ ن تتبنى فيه ر أ ي ا عن نظر وعن علم حقيقي عند العمل كله يقع يا بني إ ن ك لا تقدر أ ن تقول ف إ ن ك كالليل الذي هو مدركي و إ ن خلت أ ن ا ل م ن ت ا عنك و فت... ا س ع ف ا ن خ ن ص وجلس مكانه خلص خلصت خلصت خلص صح ا ن ت ه ت خلاص ما فيش ادعاء باقي مع أ ن ه ا د ع ا ء أ ن ا أ ش ع ر منك ومن أ ب ي ك وكانت هذه أ ك ب ر ك ل م ة يستطيع أ ن يقولها حسان بن ثابت أ و ل عملي في أ و ل بيت ارجع مكانك خلاص عملي على طول يا بني إ ن ك لا تحسن أ ن تقول ف إ ن ك كالليل الذي هو مدركي و إ ن خلت أ ن المنتا عنك و ا س ع خلاص تقهقر رجع جلس مكانه خلصت ا ل ع م ل ي ة في فصل ا ل ن ا ق ة هنا نجده شبه ناقته بالحمار الوحشي أه؟ وصور تصويرا طويلا جدا, جداً جعل د ا ج منه ق ص ة مختلفه من برنامج, تسجيلي. أه؟ من برنامج تسجيلي او فيلم تسجيلي م ح ت ل ف يصور من الهليكوبتر لما نشرح إن شاء الله حين نشرحه ستجدون هذه الصورة العجيبة والغريبة الحمار يجري والغبار شاء وكذا نشرح إن حين نشرحه ستجدون يجري هذه يصعد الحمار الوحشي و لا تستحضروا فكرة ما, ما, ما يكون مكرونا بالحمار في عرفنا من البلاده ومن كذا ومن ا ل إ ه ا ن ة لا لا تستحضروا هذه الصور وهذه الشعورات ا ل س ل ب ي ة لا الحمار هو حيوان بري وحشي يتسم ب ا ل ق و ة و ا ل ع ص ب ي ة هذا هو الحمار عندهم فيه ق و ة الحمار الوحشي قوي وعصبي يعض والذكر لا يسمح لذكر آ خ ر أ ن ي أ ت ي ربما قتله الحمار الوحشي حيوان عصبي نعم هنا أنظروا قضية التشبيه. التشبيه لخلق صورة وقصة جديدة. كانت ابن وكانت في النابغة الزبياني بأذهانكم النابغة الزبياني العبيد لعل امتطاء ما وأؤكد صورة وقصة الأبرص جديدة التشبيه التشبيه ألصقها جاء قضية لخلق في في في صح؟ م ع لاننا ق ة ل ا غ ة ل أ ن من هنا تقريبا ب د أ نركز ا ن على هذه الصوره ة من أ ليس من زهير زهير صور ص و ر ة ليست تشبيهيه ة لم ينتقل ل ي إ ا ابتدأ ثم بعد ذلك بدأ يتكلم في الموضوع الرئيسي يشبه من هنا إنما بتشبيه بعد بدأ يشبه بن يشبه بن يتكلم في هو كلثوم كلثوم ثم من معلقة عمر بن كلثوم. صح؟ يشبه معلقة عمر ذلك صح؟ من أ و ل ا ل ن ب غ ة ا ل ب ي ي التي ا المعلقة الثالثة ن ن د ر س ا ه ا من أ و ل ا ل ن ب ي ا ن ي تراه ماذا؟ تراه بدا يمتطي التشبيه ن أن النقطة ا تمديها واسعة بدأت أبهكم هذه على طيب وكيف هي م ع ل ق ة امري القيس لا ما دي ما تعرف لهاش يعني متداخل كل م انت ما تعرفش هو كل ح ق ي ق ة و كل رمز يعني ما تعرفش الموضوع ماشي ز ي د الظبط يعني كلها ترميز وكلها م ع ا د ل ة م و ض و ع ي ة وكلها نفس الموضوع لا تعرف يعني هناك م ش ك ل ة فيها بعض الشيء واظن اننا لا نفهم م ع ل ق ة امري القيس الا في ظل كونها م ب ت د ئ ة م ب ت د ئ ة يعني من اقدم القصائد من أ ق د م القصائد نعم نعم يكون امرأ القيس جمع بين أمرين جمع بين أمرين جمع جمع بين بين الابتداء و ا ل ج و د ة وهذا نادر ما معنى الكلام دائما ما منه مثلا علم من العلوم المتأخرة ثم هذا الشيء الذي الكتب التي الأول كتاب الفن إذا هذا الفن الكتب الكتاب الأول يعني بعده يعني وضعت يكون أتقن أنت ترى كده يبتدأ في أي في في في درفت نظرت أو صح أ و الكتابين ا ل أ و ل ي ن اللذين وضع في هذا الفن وجدت هذا الفن ساذجا جدا صح بسيطا هين ا كان في وقتها اختراعا كان في وقت وضعه اختراعا أ م ا بعد ذلك صار يعني صار ق ي م ة ت ا ر ي خ ي ة يعني فقط لكن الكتب ا ل م ؤ ص ل ة وكذا وكذا التي جاءت بعد ذلك هذا هو ا ل ق ا ع د ة ان ل شاء المبتدئ يصير ساذجا ثالج بسيطا بعد ذلك أ م ا مرؤ القيس ابتدا وظل متفوقا هذه ا ل ن ق ط ة ولذلك حماد الراويه حينما سئل عن امريء القيسي ماذا قال قال ماذا اقول هذا م ص كلامي تقريبا و إ ن شاء الله لا أ خ ط ئ فيه ق ابتدا ل أقول ماذا ا ب إ ح س ا ن والناس له تبع لا يلاحقونه ف ك ذ ا قال قال ماذا اقول, يعني أقول ابتدا ب إ ح س ا ن يعني لم يبتدئ م ب ت د ئ لا ابتدأ, ابتدا من فوق ابتدا المعنى لكن جابه من فوق جاب اخره ابتدا باحسان والناس له تبع لا يلاحقونه يعني الناس يتبعونه ومع ذلك وهم يحاولون غريب ومع مع جمع الناس منه أنه ملاحقته ابتدأ وهذا ولهذا حماد ذلك أقل وهم هم كان ذكيا ولهذا جمع فمعلقه ي بين هذين نقده ا ل أ ر ي ن ابتدأ ا ا ي ل ح و ن ليس ا ل ل ألا تلاحق الذي أ ص ابتدأ م ع ل ق ة من القيس م ع ل ق ة من ا ل ق ي س معلقة ق د ي م ة جدا معلقة قديمة و... وهي أ ج و د المعلقات ف ا ل أ م ر فيها لا, تنظره لا يمكنك أ ن تنظره بعيدا عن هذه ا ل ن ا ح ي ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة أ ن ه لا ينطبق عليه هذا التقسيم الفني ا ل م ت أ خ ر نوعا الذي نجده في ا ل ن ا ب غ ة وزهير والحارث نجد ل ب ي د ا هنا أ ي ض ا شبه ناقته ب ا ل ب ق ر ة ا ل و ح ش ي ة كما فعل النابغه ب وعبيد غ و... وليس عن طرى ل إلى هذه هذه المفارقة ح صح؟ ا انظروا ر س هذه ش وعبيد وليس عن ط ر ى وليس ا ل ح ا ر س وأقول لكم ل الفروق ح ظ و ا أيضا ا بين صراع الكلاب في م ع ل ق ة ا ل ن ا ب غ ة وصراع الكلاب في معلقه ة لديد ولاحظوا على يدل أي شيء ذ ا ا ل ا خ ت ل على ا ف نعم أ ي شيء ي د ل الاختلاف هذا وسنقف على هذا ب ا ل ت ص ي ل وللجاحث ف ي هذا الموضوع كلام لجاحث ف ي هذا ا ل م متى و و تقتل ومتى البقر يقتل الكلاب البقر, ومتى يقتل البقر الكلاب وما إلى وما ذلك ل م الفصل نشرحه ا ت ي إن ش الثالث ء ا ل على الفصل ل ه هذا سنقف ا يفتخر فيه بنفسه وهو الغرض الصريح هو الفصل الذي يظهر فيه الموضوع الكلي أو المقصد أو الغرض وتلاحظون أنه له وهنا الموضوع أو أو وتلاحظون وفي الفصل الذي الكلي المقصد الغرض انتقل إلى الفصل الثالث بمثل انتقال النابغة تماما النعمان فضلا الناس الأدنى البعد قال إلى بمثل فتلك تبلغني على فبتلك في نعم إن وهذا يؤكد انظر لك ا ل ص ل ة بين الكلام في ا ل ن ا ق ة وبين التصريح بالغرض ف ا ل إ ش ا ر ة تعود على ا ل ن ا ق ة هذه بعينها التي تلقى في هذه ا ل ق ص ي د ة يقول فبتلك تلك أ ي ة تلك ماذا من هي هذه ا ل ن ا ق ة التي وصفت لك حالها في أ ب ي ا ت ط و ي ل ة لا تغفل ما ذكرته لك م اعتباطا ذكرته لك ا فبتلك فقط لا بغيرها والمساهم معتبر الكلام معتبرة في ف ا ل إ ش ا ر ة عند النابغه هناك فتلك تبلغني لا تعود على نفس ما تعود عليه ا ل إ ش ا ر ة عند لبيد هنا ك فبتلك صح نعم الفصل الرابع و ا ل أ خ ي ر يفتخر فيه بقومه وفخره بقومه و هو فخر له تلاحظون الانتقال المفاجئ و ك أ ن ه يقول لك ماذا فخري بقبيلته وفخر بنفسي、عادي. فخري ب ب عادي ي ق ل ت هو فخر بنفسي لم يجعل فخره بقبيلته فخرا مستقلا وهكذا كان, عبي... كان لبيد ك الجاهليون ن عموما و إ ن كان ل لبيد مزيد في هذا、نعم. تلاحظون طبعا المعلقة يعني المعلقات قلت لكم هذه المعلقة يعني آخر、المعلقات. تلاحظون أ ن ا ل ق ص ي د ة تسير على هذه الطريقه ا ل ز ه ي ر ي ة ا ل ن ا ب غ ي ة التي يتسم ك بها شعر مجموعه ة ك لكني ذ ا الناس لا أرى ما من أرى أ ر هكذا ا ل د ت ترى و يوسف ومن ر شعره خليف على من أن عن ترى ومن جاء ه ه ل ل الوقت ش ا هذا ك ة في يعني مع حرب والغبراء هم من م ش ع ر ا ء ا ل ص ن ع ل ا أرى ذلك و لا أ ر ى ما راه د ك ت و ر شوقي ضيف بان أ ن ل ص ع عموما تدل على الص... تدل... أو تدل هذا التقسيم عموما يدل على الصنعه والصنعه تدل على انتفاء الطبع فكل الجاهليين ليسوا مطبوعين بهذا المفهوم الذي نفهمه كل الجاهليين يصنعون بل يتكلفون وضع ا ل ق ص ي د ة ل أ ن هذا كلام غريب وسطحي كما قلت أعرف أن كلمة سطحي كلمة فيها نوع من أو نوع نوع بعض فيها من من لكنني كلمة كلمة القصوى الشدة الشيء سطحي فكرت فيها قبل أ ن أ ق و ل ه ا وتوصيفها كذلك فعلا عندي مع لئيم لئيما لحمد مفيدة فضل الدكتور شوق ضيف وإفادته في كتب كثيرة وفضله لا ينكر أبدا. لا ينكر فضله في يلتفت ويلفت يلفت أيضا الدكتور لا لا إلا لأيم. ولكت الله لكن كتبه في النحية التاريخية وكذا وله أيضا يعني له أشياء يلتفت إليها جيدة. يلفت إليها له إليها أبدا أشياء أحيانا أشياء وكذا جيدة جيدة كتب كثيرة ينكر ينكر كتبه شوق وله دراسات في الشعر المعاصر المعاصرين هذا جيد ويعطيك ظلا جيدا نوعا عن أ ش ع ا ر الغربيين أ و عن أ ش ع ا ر غير العرب وكذا لكن هذه ب ا ل أ خ ص كانت س ط ح ي ة جدا كانت كذا يمكن جدا وواضحة السطحية وهذا غرابتها تصدرها كذا نعم مع فضل الرجل طبعا هذا نعم أن نعم سطحية مصدر مع فضل لا يمكن طيب يعني الذي أ ر ا ه أ ن هذا التقسيم وهذه ا ل ط ر ي ق ة التي عند ا ل ن ا ب غ ة وزهير و ا ل أ ع ش ا ولبيد أ ق ص د وكذا أ ر ى أ ن ه ا ط ر ي ق ة لبعض الشعراء أو لجمع كبير منهم لا ج م منهم ع كبير ل ع ل ا ق ة لها لزوميه ة علاقة بحرب البثوس لا ل ا لازمة بحرب ا ل ب ث و س الدحس الدحس بحرب والغبراء بحرب الدحس والغبراء والدكتور يوسف خليف نفسه نبه على أن ان من... شعراء الطبع ظلوا موجودين لكن ظهرت مدرسة زهيف. ظهرت. وهذا الكلام يعني أضبط لا إشكال وأنا لا أعترض عليه بالعكس بالعكس يعني وأنا ظهرت ظهرت زهيف وهذا مدرسة أعترض أضبط لكن أ ق و ل لا توجد ع ل ا ق ة س ب ب ي ة يعني كل من جاء بعد حرب الباسوس لابد أ ن يكون شاعرا كزهير في التصنيع في التنقيح م وربما ج و د في أ ش ع ا ا ل م ط و والحارف ع ي ن كعن ك ترى هي موجودة في أشعار المصنعين المنقحين موجودة م أشعار ا ل ح كان ك ي كزهير ن و ل ا ا ب غ ة و لبيد أ ع نعم ش و ر م ا كان ب كذلك نعم ولا أ ج د في ا ل ح ق ي ق ة وقتا ل أ ت ن ا و ل ق ض ي ة السرقات التي قلت ربما أ ت ن ا و ل ه ا في آ خ ر المجلس فأرجوها إن شاء الله. ربما في المحاضرة القادمة أتكلم عليها في أتكلم أولها بإذن الله. ربما المحاضرة ربما الله عليها الله لها شاء القادمة لما إن بإذن من تعلق في بمعلقة لبيد نعم ل ن أ هذه ا كما وجدنا اعتمد كثيرة كثيرا هي جاءت اخر المعلقات ربما مشتهرة نعم. هناك معاني مشتهرة وهناك معاني... هناك معاني اشتهرة يعني صرت مشهورة بعد أن لم تكن. وهناك معاني مشتركة بالمناسبة المبدولة المبدولة بعد المبدولة بين أتكلم من المعاني معاني معاني نعم معاني معاني لم معاني جميعا شاء الله هذا هناك هناك هناك هناك وهناك وهناك الناس الأصلة الخلقة أن أن تكن هيك على إن يعني نعم كشيء من ا ل خ ل ق يعني أ ت ك ل م عن هذا إ ن شاء الله تعالى في أ و ل المحاضره القادمه ة وجزاكم أقول قولي وأستغفر الله تعالى خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم العظيم والسلام الله ورحمة ب